بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ريتنا ربان ربان على الليلوي خليكوا ريبين كده الناس متأخرين لديه كده طيب نستكمل كتاب الصلاة احنا وفين عند باب شروط الصلاة ربنا نبدأ فين النهاردة ان شاء الله نبدأين قبل نبدأ نتكلم عن الشروط عايزين نعرف الشرط حد فاكر زمان اول مرة خدنا الهارة اما اتكلمنا عن الشرط الشرط هو ايه؟ ايه؟ لا الروك نجزء من مهيلة العمل <تصفيق> إنما الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يعني إيه يعني لو فقد الشرط فقد المشروط في استهارة يبقى الصلاة باطلة إنما لو وجد الشرط فليس من الضروري أن إيه أن يوجد المشروط ربما يكون انسان متوضع ولكن تبطل الصلاة لأي سبب آخر مثلاً لم يستقبل القبلة يعني لم يستقبل أي شرط من شروط الصلاة فهذا هو تعريف الشرط طيب برضو كنا قلنا قبل كده ما الفرق بين الشرط والركن كنا فرقنا بينهم قبل كده واما أيوة أول حاجة الشرط بيبقى خارج عن العمل أما ركن فبيبقى جزء من اللي العمل نفسه جزء مش من العمل بس جزء من مهيت الشيء يعني هو حقيقة حقيقة في الشيء لو فقد هذا الركن كأنه ما فيش أصلا هذا العمل لا يوجد أما الشرط فهو خارج عن العمل ولكن كلاهما لو لم يوجد لم يوجد المشروط يعني لم يوجد العمل مثل ما نقول مثلا الماء من أركان الماء مثلا الهيدروجين والأكسجين تمام وبعض الأملاح فأنت عندما تفقد الماء أو تنزع من الماء ذرة من ذرات الأكسجين الهيدروجين لم يعد اسمه ماء يختلف الحقيقة نفسها تغيرت ما بقى اسمه مياه بقى مركب تاني خالص فهو ده يعني الهيدروجين من أركان المياه فهو ده بالضبط ال زي مثلا في الصلاة الركوع ركن وأركان الصلاة السجود ركن وأركان الصلاة شيء منه لو ما ينفعش واحد يصلي من غير ما يركع ولو صلى من غير ما يركع ما يبقاش تنع صلاة يبقى بيعمل حركات تانية الصلاة لازم يكون بإيه؟ الأركان كلها متحققة بينما الشرط يكون قبل الشيء أو إيه؟ طبعا بيقى مستمر خلال العمل ما بيكون بيتعمل لازم الشرط يكون مستمر معاك بينما الركن بينقضي يعني ممكن ركن ويخلص وبعدين ركن تاني كذا ركن في العمل الواحد إنما الشرط بيقى مستمر طوال العمل يعني ينفعش واحد يبقى متوضي في اول الصرى وبعد كده ما يبقاش متوضي لا الوضوء بيبقى مستمر معاك طوال الصرى طيب لو بدأنا بقى مع المدن الشيخ بيقول ايه بيقول اول حاجة شروطها قبلها يعني لابد من تحصيل هذه الشروط قبل الصلاة وهي ليست من أجزاء الصلاة كذا ينبه أنها قبل الصلاة طبعا بعض الكتب ممكن تلاقي بيذكر لك في شروط الصلاة مثلا تسع شروط والبعض آخر يذكر ستة شروط ليه؟ لأن أصلا في شروط العلماء بيعتبروها مشروطة في أي عبادة مش في الصلاة بس. فمنهم من يذكرها عند عند ذكره لشروط الصلاة ومنهم من لا, إيه؟ لا يذكرها اعتبارا بأنها إيه؟ معروفة لا يذكرها لأن هي أصلاً شرط في أي عبادة فلما يجي يذكر شروط الصلاة خاصة ما يذكرهاش تاني فاحنا نقول مباك كلهم مبدئيا أول تلات شروط دول قلناهم قبل كده لو تعرف شروط الوجوب دول الإسلام والعقل والتميز أو البلوغ الإسلام والعقل والبلوغ قلناها المرة فاتة ما قلنا إيه؟ تجب على كل مسلم مكلف قلنا المكلف بالغ عاقل فدي شروط كلها لا ينفعش غير المسلم ولا ينفع المجنون ولا في نفس الوقت ينفع غير البالغ ولا تجب على غير البالغ وإن كانت تصح من إيه حد فاكر تصح من إيه وهو مش بالغ لا في إنسان ممكن ما يبقاش بالغ وتصح منه الصلاة المميز ملنهم تمييز يعني حوالي 7 سنين أو يعني زي ما يكون ايه بيختلف من طفل لطفل المهم اول لما يبقى مميز للاشياء فهذا تصح منه الصلاة هو لم تجب عليه من الوجوب مع البلوغ اللي هو ايه احتلام او انه يتم الخمسة عشرة عاما طيب الصلاة بقى بتختص بشروط اخرى دي شروط العامة لأي عبادة تيه في الصلاة تلاقي في شروط أخرى مخصوصها للصلاة فقط هي إيه ستة هما الوقت والطهارة وستر العورة واجتناب النجاسات واستقبال القبلة والنية ستة دول هاي بدأ يتكلم عنهم باستفادة يعني الوقت والطهارة وستر العورة واجتناب النجاسات واستقبال القبلة والنية طبعا النية هيذكرها في الآخر وهنعرف ليه لما نيجي نقولها يعني إن شاء الله أو ببساطة يعني لو فكرنا أن نجيب عرض لني هي أصلاً آخر حاجة بتتعمل خلاص أول ما تبدأ في العبادة نفسها تنوي يعني ممكن تبقى متوضي وممكن تبقى ساتر للعورة وممكن تستقبل القبلة وتفضل واقف كثير أول ما خلاص هتيجي تصلي تبدأ تنوي بقى هتصلي فعشان كده هو مرتبهم بالترتيب العقلي يعني هذه الأشياء طيب طبعا يجب استمرار هذه الشروط أثناء الصلاة يعني لو اختل شرط منها أثناء الصلاة بطلت معد الوقت طبعا يعني لو خرج لا تبطل الصلاة ولكن قد يأثى من إنساء الإنسان يعني هنقول إمتى يعني الحالات طبعا إنما الركن مش, مش بيستمر طوال الصلاة زي ما قلنا بينتهي ويأتي الركن الآخر ثم ينتهي ويأتي الركن اللي بعد وهكذا طيب. بيقول بقى في منها الوقت عيس سبحان من هنقولها تيجي وقتها كلها فاكر قلنا ايه في الوضوء وضوء على السعدان استصحاب استصحاب النية إنما في الأول طبعا شارط لازم تتقل في الأول في الأول وبقى ايه بعد كده تستصحب هنيجي في وقتها إن شاء الله فبيقول النهاردة منها الوقت طبعا المقصود مش الوقت المقصود دخول الوقت يعني أول ما يدخل الوقت تجب الصلاة فالأدق نحنا نقول منها دخول الوقت وليس الوقت لأن الإنسان لو صلى قبل دخول الوقت لا تصح الصلاة أما لو صلى بعد دخول الوقت صحت الصلاة سواء صلى في الوقت أو بعد انتهائه يعني مثلا أذان الظهر أذن وواحد ما صلاش العصر أذن ونصلي الظهر بعد أذان العصر تصح الصلاة بغض النظر هو آثم ولا لا هو كان متعمد ولا يعني دي حاجات تاني بس الصلاة نفسها صحيحة معين الوقت خرج عشان كده يقولك منها الوقت دي مش دقيقة قوي لأن الوقت خرج ومع ذلك صحة الصلاة فهي منها دخول الوقت أول لما يدخل الوقت خلاص أي وقت هتصل الصلاة بعده فهي صحيحة فالأدق نحل منها دخوله الوقت طبعا اللي بيأخر الصلاة عمدا بغير عذر يأثم لكن الصلاة تكون صحيحة مع هذا الإثم العظيم طبعا الدليل بتاع الالشروط عموما هتكون قبل الصلاة قول سيدنا عمر رضي الله عنه عندما قال والصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به علمها جبريل النبي عليه الصلاة والسلام حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس فما قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك وقال في أول وقت الظهر وصلى بيه وأول وقت العصر وصلى بيه أول وقت المغرب وصلى بيه وهكذا الغية الفجر وجاءه في اليوم التالي في اخر وقت الظهر وصل بيه واخر وقت العصر وصلى بيه يعني في الأول اول يوم صلى في اول وقت وتاني يوم صلى في اخر الوقت ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت يعني بين الوقت اللي صلينا فيه في اول يوم واللي صلينا فيه في تاني يوم هو ده وقت الفريضة ده لذا مثلا من اول وقت الظهر لآخر الوقت اللي هو اليوم الثاني اللي صلى فيه هو ده الوقت بتاع صلاة الظهر هو فعلمه وكاد الصروات والحديث يعني في الصحيحين هو العمدة في موضوع ايه الاوقات الصلاوات ده طيب قبل ما نخش في موضوع الاوقات عايزين نشوف نقول شوية مصطلحات بسيطة كده يعني ايه بعض التعريفات او المصطلحات العلماء بيطلقوها على الاوقات بتاعت اليوم لما هنعرفها كويس ونفهمها ما ييجي نذكرها بعد كده بقى في التعريفات بتاعت الاوقات الصلاوات هتبقى سهلة جدا اول حاجة مبدينا نقسم اليوم ال يعني الوقت ليوم وليلة تمام اليوم اللي هو يطلق على النهار من طوع الفجر إلى غروب الشمس ده اليوم أما الليلة فتطلق على الليل وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ده تقسيم ال البسيط في الأول إن إحنا بنقسم اليوم أو يعني الوقت كله ليوم وليلة أو نهار وليل من الفجر للمغرب ومن المغرب إيه للفجر من الفجر قصدي لغروب الشمس أو المغرب وبعد كده من الغروب إلى إيه الفجر اليوم الثاني طيب لو قسمنا بقى نيجي النهار بيقسم تقسيمات بقى الوحده نهار الوحده من غير الليل اللي تقسيم بيبدأوا دايما يقولوا حاجة اسمها الفجر الكاذب هو ده يعني هو مش من النهار حقيقة هو قبل النهار بقليل إلا أنهم بيذكروه عندما يذكرون أقسام الوقت أو أقسام الأقسام التي يقسم فيها النهار أول حاجة الفجر الكاذب ده عبارة عن ضوء مستطيل يعني عمودي يأتي من المشرق بيبقى السماء مظلمة تماما وتجد ضوء بسيط عمودي جاي من ناحية المشرق ما بيترتفش عليه أحكام بيبقى قبل وقت الفجر المعروف بيسمونه الفجر الأول أو الفجر الكاذب ما يعني ما, ما ينبنيش عليه أي أحكام لصلاة ولا صوم ولا أي شيء كان يعني بيؤذنوا لهذا الأذن لإيقاظ النائم يعني والتنبيه للسحور والحاجات دي كلها إنما هو ما ينبنيش عليه أحكام يعني ما بيبدأش منه صيام ولا في صلاة بتاجب به ولا أي حاجة إنما اللي بينبني على الأحكام بقى اللي بعده الفجر الصادق فجر الصادق بقى هو ضوء أبيض معترض في الأفق زي خط دقيق أبيض كده بيظهر أول وقت صلاة الفجر أو الصبح ده اللي ده يترتب عليه الأحكام الشرعية ثم بعد الفجر الصادق وقت يسمونه الغلس ايه الغلس اول لما الضوء بيبدأ يزداد تدريجيا كده من ناحية المشرق الشمس بيطلع المشرق طبعا ولا بتطلع منين ايه فالدوق جاي من المشرق اول يبدأ يزداد تدريجيا ده اسمه ايه ده الغلس اللي هو بعد الفجر حاجة بسيطة الشمس ايه بدأت ايه هتشقشق يعني ويبقى لسه فيه ظلام في ناحية المغرب ده الغلس أما الإسفار ده الوقت الذي يليه بقى هو الإسفار يزداد الضوء حتى يملأ الأفق من جهة المشرق مش بس إيه ضوء بسيط من جهة المشرق لا ده ضوء يعني إيه إيه إيه أكثر من, الإيه من الضوء الأول ويسمونه الإسفار فإذا ازداد هذا الضوء زيادة ملحوظة يعني ازداد جدا يعني يسمونه الإسفار جدا <تصفيق> يعني لأن وردت في الأحاديث باللفظ ذي فا فهناك وقت الإسفار وفي الإسفار ال إيه يسمونه يعني إسفار أزيد منه يعني إسفار اللي هو الضوء عندما يزداد من ناحية المشرق ويملأ ناحية المشرق ولكن ما مازال أو ما زالت ناحية المغرب مظلمة للإسفار يبقى هو كان غلس ثم ضلت شوية بقى إسفار فما زاد أكتر وإسفار جدا. فما تي بعد ذلك الشروق. أول باي جزء من الشمس بيبدأ يظهر في اللحظة دي هو الشروق شروق الشمس. ومن هنا بيبدأ وقت النهي عن الصلاة. في وقت في, ال... في الوقت ده ناهي منهي فيه عن الصلاة هن هن هنوصله بعدين يعني. مهم من هم إيه يعني إيه من الأوقات الشروق. ثم يبدأ ال الضحى. الضحى ده مش بيبدأ بعد الشروق بالضبط بعد الشروق بحوالي 10 دقائق تقريبا يعني يعني بعد ارتفاع الشمس في السماء بقدر رمح يعني بيقدروه كده حوالي يقولوا واحد واثنين من عشرة متر بس طبعا يعني ما حدش عارف حسابه يعني بس احنا ممكن حسابه بالوقت هي حوالي 10 دقائق تقريبا على الشمس تبدأ ترتفع قدر الرمح ده ثم يبدأ إيه؟ وقت الشروق وقت الشروق ده بقى يستمر لغاية وقت اسمه يسمى وقت الاستواء الاستواء ده بقى لما تكون الشمس في كبد يعني وسط السماء تماما الوقت ده برضه بيبقى ايه بيبدا فيه وقت نهي عن الصلاة الضحى اللي هو من اول بعد ما بعد ارتفاع الشمس بغدار رمح يعني بعد حوالي 10 10 دقائق 10 دقائق من الايه من الشروط ده الضحة. يستمر وقت الضحى إلى وقت الاستواء وقت الاستواء ده الوقت الذي تكون فيه الشمس عمودية أو يعني في وسط السماء تماما سموناها ايه في كبد السماء وده برضو وقت كراها زي ما هيجي بعد كده ثم يأتي وقت الزوال الزوال ده بقى هو مش يعني هي الشمس في الاستواء تكون في كابت السماء وفي وسط السماء أو لما تبدأ تزول عن كابت السماء وغيره يسمونه وقت الزوال هو ده وقت الظهر تبدأ بالتحرك الشمس أول لما توصل لكابت السماء أو وسط السماء تبدأ بالتحرك نحو المغرب فأول لما تبدأ الحركة نحية المغرب هو ده وقت الظهر يسمونه وقت الزوال يعني لو قدت فجر كاذب ثم فجر صادق ثم غلس ثم إسفار ثم إسفار شديد ثم الشروق ثم الضحى ثم الاستواء ثم الزوال دي كده تقسيم الأوقات بحسب يعني ضوء الشمس في وقت النهار طبعا وقت الاستواء ده اللي هو بيكون لما قلنا بيكون الشمس في كبد السماء أو وسط السماء الوقت ده بيكون في أي شيء أقصر ظل ليه يكون في الوقت ده في مناطق ما يبقاش أصلا الشيء ليه أي ظل يعني يبتبع عمودية تماما عند خط الاستواء مثلا لو, لو بلد عند خط الاستواء عندما تكون الشمس في كبد السماء تجد الشيء ليس له ظل مفيش وكل ما تبعد عن خط الاستواء شوية يبقى ليه ظل ولكن ظل صغير أقصر ظل للشيء يكون في وقت في هذا الوقت اللي هو الوقت أن تكون الشمس في كابيت السماء أو في وسط السماء أول لما يبدأ أقصر ظل للشيء إذا يزداد هو بوقت كده حوالي عشر دقايق أول لما يبدأ يزداد هو دقة الزوال عندما يبدأ أقصر ظل للشيء في الزيادة دقة الزوال تمام؟ طبعاً الحاجات دي مهمة هتفدنا بعد كده لو عرفنا الأوادي كويس هتفدنا في موقع الصلاة جدا. في تقسيم تاني بقى لليوم أو النهار ولكن تقسيم بسيط يسمونه البكرة والعشي البكرة اللي هي إيه؟ أو البكور يعني اللي هو بيكون للفجر إلى الاستواء ده بيكون أول النهار أما الجزء الثاني من النهار اللي هو من أول الاستواء لغاية المغرب اللي هو آخر النهار يعني يسمونه العشي أو المساء يعني البكور يكون من الفجر إلى الاستواء الاستواء اللي هو قبل الظهر بعشر دقائق قبل الزوال ده إيه البكور ثم يأتي بعد ذلك العشي أو المساء من الاستواء بقى الغايد المغرب يعني النهار متأسم لقسمين هنا في التقسيم ده اللي هو البكور والعشي أو المساء وفي وقت ثالث اسمه الأصيل اللي هو من العصر إلى المغرب يسمونه الأصيل ولا يعتبر طبعاً جزء إن العشية إن العشي من الاستواء المغرب نعم من العصر المغرب بس يسمى الأصيل المغرب من المغرب من الفجر ده الليل ونافل أول ونن من الفجر للمغرب النهار وأقسامه اللي هي ال ال البكورة والعشية أو المساء ومنه الأصيل ده كله النهار أما الليل هو من المغرب الفجر ده الليل يعني الليل اللي من المغرب مش من العشاء من العصر العص الأصيل من الإيه من العصر المغربي هنعرف الأصيل تعرف تير هو جاي من الاسم ده المهم هبدأ بقى يتكلم على الأوقات قالك إيه في وقت الظهري هم الوقت اللي هو الظهر من 10 ل ده ولا الاستواء الاستواء لما تكون الشمس في كبد السماء يعني في وسط السماء ده اسمه الاستواء بعد حوالي عشرة دقائق كده ابدأ ايه الزوال اللي هو اول لما الظل يبدأ يزيد سنه والزوال ده هو اللي بيبقى معاه ايه وقت الظهر زي ما اقول دلوقتي بيقول وقت الظهري من الزوال الى المساواة الشيء فائقه بعد فائق الزوال يعني الفيء اللي هو الظل تمام فهو يقول ايه وقت الظهر من الزوال اللي احنا قلناه يعني اللي هو من اول ما اقصر ظل للشيء اقصر ظل للشيء يبدأ في الزيادة هو وقت الزوال ده بداية وقت الظهر. الى ايه الى مساواة الشيء فيئه بعد فيئ الزوال لغاية ما كل حاجة تبقى يعني الشيء فيئه يبقى قد الحقيقة يعني مثلا ايه عندك زي عصا عصايا كده مثلا طولها حوالي متر تمام اول لما الزوال اقصر ظل الشيء ساعة الاستواء في حوالي 10 سنتي كده ظهرين ده كده الوقت ما مجاش تمام بدأت العشرة سنتي دي تزيد في الظل كده الزوال ده وقت الزهر كده دخل تمام اول لما العصايا المتري دي الظل بتاعها يبقى طوله متر وطبعا العشرة سنتي الأولانيين يبقى وقت الظهر انتهى يعني يصبح الشيء ظله قده طبعا واضافة ليه اللي العشرة سنتي الأولانيين اللي هما كانوا أصلا قبل وقت الظهر يعني عشرة سنتي والظل بتاعه يبقى وقت الظهر من الزوال اللي هو أول لما يبدأ أقصر ظل الشيء في الزيادة يعني خلاص عندنا 10 سنت من المتر دول الظل بتاعهم 10 سنت وبدأ يزيد كده ده الزوال إلى مساواة الشيء فيقه بعد فيق الزوال يعني زيادة عليه فيق الزوال يعني الشيء يساوي ظله وزيادة عليه كمان الظل بتاع اللي زالت عليه الشمس اللي هو ال العشرة سنت الأولانيين يعني يصبح الظل متر و 10 سنت كده ذهر وقته خلص لو هي عصايا وقتها طولها متر وبنقيس عليها الأولان <تصفيق> إيه؟ الفيل هو الظل. فلما نقول إيه إذا مساوات الشيء اللي هو العصاية مثلاً فيقاه اللي هو تساوي الظل بعد فيق الزوال يعني والزيادة عليه كمان الظل بتاع اللي إيه الزوال الذي زالت عليه الشمس اللي هو كان العشر سنتي أولانيين. فيصبح الظهر وقته من أول لما الظل كان بدأ في الزيادة من العشر سنتي يعني بدأ في الزيادة ومن تبقى بدأ على 11 عشرة سنتي كده وقت الدورجي. تمام يبدأ ممتد لغاية أما الظل يكون متر وعشرة سنتي يعني الشيء يساوي ظله زائد في الزوال الظل الأولاني اللي زالت عليه الشمس اللي هو كان العشرة سنتي مفهومه كده؟ العشرة سنتي دي بتاعت الاستواء وإن الاستواء لغاية الزوال في ظل له هو أخصر ظل للشيء أول ما الظل اللي هو أخصر ظل للشيء ده يبدأ في الزيادة هنا بقى ده وقت الزوال وقت الظهر دخول وقت صلاة الظهر لا ما فيش ظل خالص ما لسه اقول الحتة دي بتختلف طبعا ايه من بلد لبلد يعني هو ايه بعد البلد عن موقع آه البلد بالنسبة للشمس وبالنسبة خط الاستواء بيختلف المكان لمكان فانت لو على خط الاستواء بالزبط فما عندكش اصلا حاجة اسمها اقصر ظل الشيء هو الظل صفر تحتك بالظبط في ظل اول لما يبدأ اول سنتي يطلع يبقى وقت الظهر بدأ ده في البلاد اللي على خط الاستواء انما اول لما تبعد عن خط الاستواء شوية بيبقى اقصر ظل بقى بتقيسها مش على ان ما فيش ظل خالص بيبقى في ظل ولكن اقصر ظل للشيء ده الوقت اللي يكون الشمس في في كبد السماء هو ده وقت الاستواء اول لما يبدأ في الزياده يبقى ده وقت الزوال وقت الظهر طيب لغاية امتى لغايه ما الظل يبقى قد الشيء ده بالظبط زائد كمان طبعا الجزء اللي هو أقصر ظل الأولاني ده عصايا <تصفيق> الزل اللي هو العشرة سنتر مثلا لو احنا قلنا على المثال بتاع العصايا اللي هي مثلا متر وظلها أقصر ظل ديه كان عشرة سنتر طبعا في مصر الشمس يعني لا تتعامد عليها أبدا لوقوعها قرب مدار السرطان يعني تتعامد على خط الاستواء في منتصف الربيع فقط تقريبا يعني في أوقات في السنة الشمس بتتعامد ولكن في الغالب ما بتتعامدش علينا الشمس خالص إلا في عوقات كده من من فصل الربيع في وقت الظهر عندنا يعني في مصر يكون هتلاقي إن الشاخص الشاخص الحاجة اللي هي الظاهرة يعني الظل بتاعها متاجه نحية الشمال دائما يعني فلمعرفة استواء الشمس في كابت السماء عندنا في مصر بتبحث عن أقصر ظل لهذا الشاخص الشاخص اللي هو الظاهر ماشي عندك شيء شاخص كده يعني مرتفع ظاهر أقصر ظل ليه في اتجاه الشمال هو ده وقت الاستواء عندنا في مصر زي ما قلنا بتاع العصايا اللي طولها مثلا متر فانت هتلاقي حوالي عشرة سنتيه مثلا كده ده اقصر ظل عمر ما تلاقي في يوم انها بقيت تمانية ولا تسعة او بتشوف اقصر ظل هو ده بقى بعد كده وقت الاستواء يعني هتلاقيها مثلا النهاردة عشرة سنتيه ده كده اقصر ظل اول لما يبدأ في الزيادة يبدأ وقت الظهر يدخل حوالي عشر دقائق يعني مثلا الظهر عندنا الوقت ساعة 12 الى عشرة مثلا 12 الى تلت لو انت هتلاقي اقصر ظل ليها في الوقت ده اي كان طول بقى الظل ده بس اقصر حاجة مش ليها اقلي من كده في اي وقت تاني اول لما يجي عند 12 و 10 وقت الظهر هتلاقي الظل ده بدأ بقى يزداد يطول اه قبل بعد 12 و 10 ده ده ده وقت الظهر اللي هو من بعد شروق الشمس بقدر رمح لغاية اللي هو ايه وقت الاستواء ده وقت الظهر تمام؟ فعندما يبدأ بقى الظل في الزيادة، إذن يكون وقت الزوال اللي هو وقت صلاة الظهر. ينتهي بقى لغاية أنت، لغاية لما يبقى الظل نفسه أصبح طوله قد الشيء نفسه. زين، زين طول شو قص؟ زين الطول الأولاني اللي هو كان قبل الزوال، اللي هو إيه؟ حوالي 10 سنتي اللي هو كانت قبل وقت الزوال اللي هي من ساعت وقت الاستواء. يعني هي أطول منه شوية؟ أيوة بالضبط. فعشان كده بيقول وقت الظهري من الزوال اللي هو اللي قلنا عليه ده الى مساواه الشيء فيئه بعد فيء الزوال هي كلمه صعبة شوية بس لما تفهمها تلاقيها خلاص كده بقت واضحة الشيء هيساوي فيئه يعني ظله لو الشيء طوله متر هتلاقي الظل بتاعه بقى طوله متر بعد فيء الزوال يعني زيادة عليه الظل اللي هو اصلا زالت عليه الشمس اللي هو كان ايه قلنا لو المثل بتاعنا 10 سنتي اللي هو ساعه الاستواء بس فاول ما تلاقي العصايه اللي طولها متر بقى الظل بتاعها طوله متر وعشر سنتي انتهى وقت الظهر ده كده وقت الظهر خلص طيب طالح احنا الحاجات دي ما ما بنهتمش بيها عشان نبص في النتيجة وخلاص بس النتيجة دي جات منين بقى لازم نعرفين يعني ولو انت مثلا في صحراء وكده ولو حد ده طبعا بعض الناس لسه يعني بيفهم في هذه الاشياء في حركات الشمس والنجوم وكده بيبقى عارف يقدر الاوقات ولو في صحراء وكده ممكن يعرف دور دخل ولا او العصر وكده فطبعا لازم عارفين جات منين النتيجه دي وازاي بيحسبوها اصلا هو الكلام ده بس طبعا بيبداوا يحسبوه أجهزة يعني تعرف توريهم دلوقتي ال... مع التقدم طبعا يعرفوا ي... يشوفوا الشمس والأشعة وبشكل واضح شوية يعرفوا دلوقتي الوقت بدأت تطلع ما بدأتش نو يبدأ... ده ده الأساس إن على أساسه يحطوا الوقت أولا ما يلاقوا الحاجة بقت كده يبقى خلاص وقت الدور ده أولا ما توصل لل... للجزء ده يبقى وقت العصر ده وهكذا طيب يعني وقت العصر بقى يبقى من إمتى طبعا من أول نهاية وقت الظل هو من أول لما يبقى ظل كل شيء مثله تمام <تصفيق> يعني المتر و سنتي الإجمالي اللي قلناها كده وقت العصر دخل خلاص ينتهي بغايه امتى بقى هو ما اتكلمش عن العصر دلوقتي صح لسه قال اتكلم عن الظهر بعد كده اتكلم عن العصر طيب خلاص نمو منحها عرفنا أن من أول وقت ده يبدأ يدخل وقت العصر نستنى شوية نعرف دلوقتي هيقول ايه عن صلاة الظهر و لكن نرجع لصلاة العصر تاني خلاص يقول فوقته الظهري ايه ايه بعد كي يتكلم عن صلاة الظهر بيقول وتعديلها أفضل يعني تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها أفضل ده طبعا كل الصلوات يعني أفضل أحب الأعمال الله صلاته أفضل على وقته أو أول الوقت مع هذا هنشوف إيه اللي هي بعد كده معانا بس المهم ده حديث عام ويشمل كل الصلاة ولذلك صلاة الظهر بيقول تعجيلها أفضل إلا حالتين بقى حالتين دول ما يستحبش فيهم تعجيل صلاة الظهر أول حاجة إلا في شدة حر ولو صلى وحده والتانية بيقول أو مع غيم من لمن يصلي جماعة طيب أو واحدة اللي هي شدة الحر النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اشتد الحر فأبردو فإن شدة الحر من فيح جهنم يعني أبردو أبردو يعني أخر وقت الظهر لغاية ما الجو يبرد شوي تمام فبيقول لك إن من السنة والأسل هو التعجيل إلا لو كان في بلد من البلاد والوقت في حرارة شديدة جدا يعني لا تعين الناس على الخشوع في صلاتهم ولا يستطيعون الذهاب للمساجد ولا يستطيعون أن يصلوا في الصلاة بالنسبة لهم مش تبقى سهلة جدا ويصلوا للمسجد ويصلوا في خشوع كل ذلك يبقى صعب سواء الطريقة أو الصلاة نفسها بسبب شدة الحر، فحينها يستحب أو له يعني أن يؤخر صلاة الظهر يعني مثلا في بعض البلاد تقع في في الشمال من الكرة الأرضية فبيبقى فيه ظل كثير يعني الشمال بيبقى ظل طويل جدا أطول من هنا بكتير فتلاقيني ما فيش وقت شديد الحرارة. كتير فبيعرفوا يستظلوا في الطريق في الظل, في الظل بتاع ايه المباني والحاجات دي فبالنسبة لهم الموضوع ما بيقاش صعب قوي في اماكن اخرى ببقى ما فيهاش خالص وتبقى قريبان خط الاستواء وفيها وقات شديدة الحر جدا متبقاش عارف تروح المسجد ولو يعني تكبت المشقة وروحت هتبقى برضو الصلاة هناك فيش امكانيات تخليك في خشوع جامد فالحالة دي قالوا ياخرها لغاية ما الشمس او الحر يقل او يحصل بعض من البرودة ثم يصلي الظهر حتى لو صلى وحده يعني حتى لو ايه معرفش يوصل للجماعة بسبب هذه الحرارة الشديدة فله ان ايه يصلي وحده في هذه الحالة بس لازم لي يؤذن لي يعني ما هو أذن بس هو بيتكلم هنا عن الجماعة ماغي تأخير الإقامة مش ان الواحد يؤخر صلى لوحده ينبغي في الوقت اللي هو فيه الحرارة شديدة جدا وتمنع الناس من الذهاب للمسجد أن تؤخر إقامة الصلاة نفسها. يعني المسجد نفسه هو لأخر إقامة بتاعته لغاية ما إيه يحصل بعض من البرودة ويتفقوا مثلا يعني يوم مثلا عارفين إن الشمس حار في وقت مثلا من كذا لكذا. في يكون في اتفاق إقامة الدور مثلا تبقى بعد ساعة أو ساعة ونص المهم من الوقت اللي هو الشمس تل في. عشان الناس تعرف تصلي ويكون أيضا في خشوع في الصلاة. فالمقصود طبعا بالتأخير والتأخير الجماعة يعني يؤدي الصلاة يؤذن طبعا للصلاة مع دخول الوقت ويتم إعلام الناس أن وقت الإقامة مثلا في فاصل من الفصول اللي هم عارفين الشمس فيها شديدة حرارة جدا سيكون مثلا بعد ساعة أو ساعة ونصف من الأذان ليجتمع الناس في هذا الوقت ويصلون الجماعة الأصل في المسألة دي يعني أو يمكن قاعدة سواء تعجيل أو تأخير يكون حسب حال المصليين في المسجد يعني هو لحال المصلين يكون التأخير أو التعجيل ولذلك لو مثلا الطلاب في الكلية مثلا وعندهم بعض المحاضرات تنتهي بعد أذان الظهر بنصف ساعة فيفضل للمسجد نفسه أن يتم الاتفاق على تأخير الإقامة حتى يستطيعوا جميع الإدراك الصلاة ده الأصل أن يكون في ترتيب حسب احتياج الناس طبعا التعديل هو أفضل شيء ولكن لو فيه يعني حاجة دعت لأن تؤخر الصلاة ولو يعني قليلا من الوقت وتعتبر بعد نصف ساعة دي تتعب في أول الوقت يعني متعتبرش كده تأخير للصلاة ولكن يعني يراعي أحوال المصلين مثلا محاطة الأطر وكده بالعكس بقى دي تلاقيهم بيقيموا بسرعة جدا لانما فيش الوقت بيقى الناس مستعجلة وفي موعيد للقاطر بيطلع فيها وبيمشي فيها فلازم يكون فيه ايه معابرة احوال المصلين تلاقي المسجد اللي في المحطة الافضل لينه يقيم بسرعة الناس ما بتبقاش ايه فهو القعدة او الاصل في المسألة دي هو مراعاة احوال المصلين في المسجد اللي بيصلى فيه ما لو صلى وحده دي يعني حتى لو ما عرفش يصل للمسجد بسبب هذه الحرارة الشديدة فلا هو أن يصلي وحده لا مش, مش الجماعة التفقيت هو أصلا يعني مثلا شدة الحر ما بتروحش لغاية ما العصر جدا. لا خلاص مش هيعرفوا يتفقوا أصلا مفيش ما الشمس لا تجعلهم يصلون الظهر خلال وقته أبدا من كتب المشاقة الشديدة اللي بيعانوا منه في الحالة دي اه بس ده طبعا يعني في, يعني في أيامنا احنا دلوقتي مش أو في بلدنا كمان مش, مش حاصل قوي يعني يعني أصلا في تكيفات في المساجد أو مراوح أو كده و المسجد نفسه ممكن أن يكون خشوع يعني مش هتتأثر بالشمس في المسجد وكده في نفس الوقت في ظل كتير في الشوارع وفي يعني الشمس عندنا مش للدرجة دي فالحالة دي مش حالة بلدنا يعني خالص طيب يعني هم كل يوم جدا فإنال الدول في أزل المشاري ذات فالمحضر 8-8-10-10 هو مربوكي والصراعي تمام الطلاب اللي برنا بقى يعني ومسلا صرف المسلم حصل واتأخر يعني وجمه بخيارين يعني يصدر أقدر محمول يعني يعني صلي لو لا يصلي دوام بعدين يدخل المحاضرة ولو متأخرا. خلاص ما الصلاة سوى عشر دقائق. يدخل المحاضرة متأخر. ما سيصلي. هاصل دخل محاضرة دي ممكن توله غيت العصر. عصر ولا في ملابسك يعني. أبغى أنا بقوله عشان أبغى أخش على الصلاة. لان أنا ب أنا بسندية بالضبط. ماشي ما انت هتسيب الصلاة خالص إيش نبغى خش في الصلاة؟ ما شاء الله. تتأخر ساعة ونص. ساعتين كده كمان ده غير النص الصلاة ولا يعني ساعة. لا المحاضرة مساعة. أنا على نفسك مصليها. لا لازم تتصلى طبعا ما يأخرش عن ايه بدون عذر يعني طبعا وجود المحاضرة مش مش عذر يخليك تأخر الصلاة يعني بدم في استطاعتك إنك تتصلي حتى لو هتدخل محاضرة متأخر دقيقتين ثلاثة يعني مش حاجة. فالاصل يعني في التعديل والتأخير إنه يكون حسب حال المصلين في هذا المسجد. يعني الإمام أن يؤخر الصلاة بعض الشيء عن الوقت المعتاد للإقامة إن إيه إن علمة يعني وجود شيء أو حدث في الطريق العام سوف يؤخر الجميع فلو أن يؤخر الإقامة حتى يراعي أحوال المصلين القادمين من إيه من أكثر من مكان فالمرجع يعني أن يكون حسب حال المصلين ولكن الكل بيدور حول أيضا أفضلية التعجيل لابد من تعديل الصلاة بقدر الإمكان أما في شدة الحر فزي ما بيقول تؤخر الصلاة حتى يطول الظل فيجد الناس ما يستظلون به ويكون وتنتشر البرودة قليلا في الجو يعني تقل شدة الشمس والحالة الثانية باب يقول إيه أو مع غيم لمن يصلي جماعة يعني في وجود المطر بقى والغيوم الشديدة التي تمنع المصلين من الوصول للمسجد. يعني في بعض الأماكن مثل الأرياف والأماكن الجريدية وهكذا قد يتضرر الناس بالسير على الأرض في هذه الأماكن وقد لا يستطيعون الوصول للمسجد في هذه الظروف. فلاهم في هذه الحال أيضا أن يؤخروا صلاة. الظهر حتى آخر الوقت والعلماء بيقولوا ان لهم في الحالة دي انهم يأخروا الظهر لغاية قبل العصر بوقت بسيط ويصلوا الظهر بعد كده يقذنوا العصر ويصلوا للعصر عشان يبقى يرحوا المسجد ايه مرة واحدة يعني يقللوا من المشاقة بالذهاب للمسجد مرة واحدة وده غالبا طبعا برضو ما بيحضاء ما بيحصلش في بلدنا المطر الشديد اللي خلينا ما نقدرش نمشي في الشوارع يعني ده أبدا ولكن بعض الأرياف والأماكن الطينية أو يعني بيلغون لذلك ولكن طبعا ده بيسموه جمع صوري يعني الظهر تقريبا جمع مع العصر ولكن كل في وقته صلوا الظهر ثم جاء وقت العصر أذنوا للعصر ثم صلوا العصر فيعني جمعوهم مع بعض قريبين من بعض جاي سموه جمع صوري مش جمع حقيقي جمع حقيقي طبعا يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر ده الجمع الحقيقي انما جمع صوري يعني صورته بس ان هم ورا بعض ولكن كل واحد في وقته بس كان في آخر الوقت واحد في أول الوقت وطبعا الجمع الحقيقي جائز عند الحاجة، فلو اشتدت الحاجة جدا لدرجة يعني إنهم لا يستطيع الصلاة الظهر حتى في آخر وقتها فلهم أن إما يجمعه جمع تقديم أو جمع أخير مع العصر. طبعا هاي أخير يعني لو ما عدي مستنيين الجو فما عرفوش والاحوال ما نفعتش لهم في هذه الحال أن يجمعوا الظهر مع العصر جمع حقيقي يعني يكون جمعة أخير حقيقي مش بس صوري كذا بس. الحديث صلوا في رحالكم النبي عليه الصلاة والسلام يعني أذن بإيه؟ أو فعل يعني ذلك عليه الصلاة والسلام وطبعا ليهم برضو أن هم يصلوا في بيوتهم في هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام لما مرضه كان الحال شديدة يعني ما عرفوش يخرجوا من البيوت كان في خطورة من عليهم للخروج للصلاة قال صلوا في حالكم حديث معروف يعني فكان كل يصلي في مكانه وطبعا لو أمكن يقيموا جماعة في مكانهم يفعلون ذلك لعدم استطاعتهم للذهاب للمسجد فلو أمكن يعمل جماعة في عمرته أو في المنطقة أو في بيت أو كده يعملها ما عرفش يصلي لوحده يعني ايه للعذر يعني يعني شيخ في مثلا في خمسة وعشرين يناير اللي كانت الشوارع سنت اللي هو اللي سهر كده فكان كل منها اللي الناس اللي كانت في التنسيق هو يعني راح حد بينسى يعني الحاله دي ممكن نتفق عليها ما يعني موضوع اللي حصل في خمسة وعشرين يناير كان ما كانش ما كانش يعني الخطورة يغلب الظن يعني ان اي حد هاذا للمسجد هيحصل له حاجه خصوصا لما ناس كتير بالعكس الموضوع امن شوية من لما يبقى حد لوحده يعني ما كانش في عذر شديد يعني ولا متيقن واصلا كانوا كل اللي بيحصل اشاعات كتير يقول لك هنا في ما عصابه هنا في مش عارف ايه هنا في ايه وكان انتشر اشاعات كتير يعني ما فيش ظن غالب ان فعلا هيمشي من الطريق ده هيتعرض له مثلا اشخاص وهيؤذوه كده فما يقدرش يروح المسجد ساعتها نفكر انما يعني حتى ما كانش في ظن غالب يعني كان مجرد اشاعات كده ما على أساسها حكم يعني تعجل الإقامة بعض الحالات مثل موضوع الأطرق أو كده أو كيوتوز لها ضبط معين ولا ينفع أول ما يدخل الوقت نستقيم وصلي عن أداء ميلاد نستقيم لأداء ميلاد نستقيم لأداء ميلاد وما هو المسؤول عن يقيم وصلوا لأداء ممكن آه آه ما فيش يعني وقت معين يجب أن ينتظر حتى يقيم فيه لا مدام دخل الوقت لو أن يصلي تمام <تصفيق> بعد كده بدأ يتكلم عن ده ايه وقت العصر يقولوا إليه وقت العصر طبعا إلى مصير الفائي مثليه بعد فائي الزوال رجع تاني للكلمة المعقادة دي <تصفيق> <تصفيق> إلى مصير الفائي مثليه بعد فائي الزوال الفائي اللي هو الظل يعني احنا قلنا انه بدأ اصلا من اول لما الظل بقى الشيء يعني بقى الظل بتاعه قده هنا بقى اول لما يبقى الضعف ده ينتهي بقى في ايه وقت العصر طبعا بيتكلم هنا عن وقت الاختيار هنفهم بعد شوية ان هو عنده حاجة اسمها وقت الاختيار وقت الاضطرار يعني مش المفروض ان احنا كلنا عارفين ان العصر غاية المغرب لا العصر فيه حاجة اسمها وقت الاختيار اللي هو الغاية ما يكون ظل الشيء ضعفه يعني يكون ايه الشاخص او الشيء الظاهر ده يعني ظله او يكون ظله بعد ظل الزوال يعني أول لما يبدأ في الـ الضعف أول لما يكون يصير الفئ الثاهي يعني يصير الظل ضعف يعني ظلين يعني قد بعض يعني على المثال بتاعنا يبقى مترين وعشرة سنتي ده كده ينتهي الوقت إلى نصير الظل لا عشرة عشرة دي سبتة وأول لما كان 10 سنتي دارت الاستواء بدأ تزيد بدأ يدخل وقت الظهر أول لما ظل الشيء أصبح أصبح يساوي الشيء نفسه اللي هو المتر دخل وقت إيه انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر يعني الوقت معنا متر ظل دل دلوقتي متر وعشر سنتي طبعا مثلا حاجة اللي هي طولها متر أول لما دخل وقت العصر انتهى إيه طول الحاجة أو طول الظل متر وعشر سنتي وقت الاختيار يبدأ وينتهي عندما يكون الظل مثليه بعد فئ الزوال يعني إضافة له الظل الذي زلت عليه الشمس اللي هو كان العشرة سنتي فيصبح دلوقتي في المثال بتاعنا ان الظل بقى 2 متر و 10 سنتي ده وقت الاختيار بتاع صلاة العصر انتهى واضح كده؟ يعني في الحالة دي دخل وقت العصر وقت العصر دخل من زمان من ساعة ما قلنا إن الظهر لغاية ما الظل أصبح ظل الشيء أصبح مثله بعد فائي الزوال ده كده وقت العصر دخل هنا بقى وقت الاختيار بتاع صلاة العصر هنشرحها بعد شوية إن أي صلاة أو يعني في بعض الصلاوات اللي هي وقت اختيار وقت اضطرار وقت بتاع العصر المعروف الكامل من ساعة صلاة العصر هو من, أي من أول انتهاء صلاة وقت صلاة الظهر ومن من أول لما يصبح ظل الشيء مثله بعد فائض الزوال يعني إضافة له فائض الزوال هو المتر وعشرة سنتي دقات العصر يبدأ لغاية الغروب دقات العصر من العصر لغاية الغروب ولكن أسمه الوقت ده ليه؟ لوقتين وقت اسمه وقت الاختيار اللي هو المفروض إن يتصل يعني يصلى فيه ينبغي أن يصلى فيه العصر أو يجب ان يصلى فيه العصر وقت الاضطرار لا يجب أو لا يحرم يعني تأخير العصر لهذا الوقت الا من عذر فوقت الاختيار من أول لما ي... من وقت الظهر ينتهي اللي هو من أول لما يبقى ظل الشيء مثله وزياد عليه فائ الزوال ظل الزوال يعني إلى أن يصبح ظل الشيء مثليه إضافة له فائ الزوال يعني المتر وعشر سنتي بقت مترين وعشر سنتي ده كده وقت الاختيار انتهى تعصلات الظهر العصر فيمتها كده خلاص فبيقول وق... ويليه وقت العصري يقصد هنا و... وقت الاختيار مش وقت العصر كله آه, آه، فبيقولوا عليه وقت العصري إلى نصير الفيء مثليه بعد فئ الزوال. الفيء اللي هو الظل أصبح مثليه يعني الضعف تمام بعد فئ الزوال يعني تضيف عليه كمان الفيء اللي هو زالت عليه الشمس اللي هو على المثال بتاعنا العشر سنتي بتوع الاستواء يعني مترين وعشر سنتي. طبعا بعض الصلوات بيسموها يعني بيفترض إن لها ثلاثة أوقات: وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت اضطرار وقت الفضيلة اللي هو الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ طبعا أثوب الأوقات وده اللي ينبغي أن تقام فيه الجماعة أما وقت الاختيار فهو الوقت الذي يمكن أن تؤخر الصلاة إليه يعني مثلا تأخر الناس أو انقطعت المياه وانتظروا رجوعها حتى يستطيعون الوضوء فلهم أن يؤخروا الصلاة إلى نهاية وقت الاختيار تمام بدون كراه وبدون أي شيء حتى لو من دون عذر أيضا لهم أن يؤخروا الجماعة طوال وقت الاختيار أما لو جاء وقت الاضطرار وده اللي هو بيبدأ بانتهاء وقت الاختيار فيعني الحنبلي بيقولوا نتأخير الصالة لهذا الوقت محرم إلا لو في عذر شرعي والشافعي عندهم إنه مكروه فقط وليس محرم يعني لو قلنا عن مثال بتاعنا في صلاة العصر ايه وقت الفضيلة هو اول وقت اول من الاذان يؤذن بعد يدوبك بما يسمح بالإيه بالذهاب للمسجد والوضوء وصلاة السنة ثم تصلى هذا وقت الفضيلة اللي هو في اول وقتها يعني تمام ثم يبدأ وقت الاختيار اللي هو من اول وقت الفضيلة ده او داخل في وقت الفضيلة ده لغاية اما يبقى الضل مثليه ضعف الضل دل يعتبر دلوقتي ضعف وفي نفس الوقت في وقتنا الحالي يعني يعني مش عارفها بالظبط ممكن قبل المغرب ساعة كده ساعة لربعة إيه؟ يعني مش عارفها بالضقة أو يعني وقت الفضيلة أول الوقت تمام إنه وعلي أسفل لا ده وقت الفضيلة اللي هو أول وقت الصلاة اللي هو أول وقت الصلاة اللي هو أول وقت انتهاء وقت الزهر يعني هيا بالظبط إيه انتهى بقى وقت الاختيار لغاية ما يصبح ظل الشيء مثليه طبعا إضافة إليه لك بعد فائق الزوال يعني وزيادة عليه الفائق الذي زالت عليه الشمس انتهى كده وقت الاختيار تمام يبدأ بقى في الوقت ده لغاية غروب الشمس ده وقت الاضطرار تحرم عند الحنابلة تحرم الصلاة فيه إلا من عذر طبعا مش تحرم يعني ما تصليش لا تحرم يحرم تأخير الصلاة لهذا الوقت ولكن لو أخرها يعني وتعمد ذلك وصلاها تصح صلاته ولكن مع الإثم يأثم لتأخيره والصلاة إلى وقت الاضطرار ولكن من ناحية الصلاة وصحتها صحيحة ويقولون أنه بذلك قد أداها يعني صلىها أداء مش قضاء أداءاً يعني في الوقت بتاعها مش قضاء بعد من الوقت خلص لا معين صلى في وقت محرم الصلافي تمام إلا إن الصلاة مع هذا الإثم الذي ارتكبه صحيح هذا بقضاء لو وصل الله بعد المغرب بقضاء إنما في وقت الاضطرار ده أداء في وقتها ولكن يحرم تأخير،, تأخير الصلاة لهذا الوقت بدون عذر طبعا في عذر خلاص تصح ولا يفهم ولكن لو في عذر منعه فاضطر بذلك أن يأخذ الصلاة الوقت الاضطرار فعندها تصح مع الافل وده إيه؟ ده لسه في العصر بس هنقول في كل الوقت احنا مش فينا واحدة واحدة صلاة الظهر ومالهاش وقت اضطرار هي كلها وقت اختيار من الدور للعصر في العصر بقى الحنابلة والشفعية عندهم وقت اختيار ووقت اضطرار ولكن الحنابلة عندهم انه محرم انك تأخرها لوقت اضطرار والشفعية عندهم مكروه فقط يعني الدور فضيلة ووقت اختيار اه الدور مفوش وقت اضطرار تمام طبعا كل حاجة من دي هي أحاديث وقدلة كتير يعني استدلوا بيها إن ما ينفعش النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الوقت ده وكذا. طيب. يعني طبعا ما معنى كون الصلاة أداء إن كان يحرم تأخيرها. أن وصلها في الوقت وأنها تلاق وأنها ليست قضاءا. تمام؟ يعني الحنابلة عندهم من لو واربت الشمس وانت لسه مصليتش العصر طبعا لو متعمد تقفم مش بس تقفم من الحنابلة عندهم تكفر ترك الصلاة عمدا وطبعا هينبني عليه احكام فقية كتير يعني ممكن حد يقول ايه فايدة المسألة دي يعني ليه نقول انها اداءا مش قضاء لا ليها فوائد يعني لو قلنا أن أنت كده صلتها أداء يعني لو الوقت ده بتصلى فيه صلاة العصر أداءا يعني ده وقت من وقتها الذي تصلى فيه وليس قضاء فلو مثلا مرأة حاضت ثم طهرت في هذا الوقت هو وقت الاضطرار ده هل يجب عليها صلاة العصر ولا لا لو قلنا أن الصلاة بتصلى في الوقت ده قضاءا يعني انتهى وقت الصلاة خلاص فكده معها صلاة العصر أما لو قلنا أن هذا من وقت صلاة العصر والصلاة بتصلى في أداء فإذا عليها صلاة العصر تجب عليها لأنها طهرت في وقت الصلاة فإنباني عليها مسائل كتير. مثلا واحد قال لا أصلي كل الصلاة في وقتها لمدة أسبوع حلف على نفسه لا أصلي كل الصلاة في وقتها لمدة أسبوع طيب جئوا يوم يوم من الأيام صلى العصر في وقت الاضطرار يحنث ولا لأه يكفر عن حلفان ولا لأه لا لأنه لا صلىها في وقتها حتى لو كان آثم حتى لو أخرها من غير عذر وكان آثم وكان آثما إلا أنه تصح الصلاة ويكون بذلك صلىها أداء وليس قضاء فلا يحنث إذن فينبني على معرفة هذه الأحكام البسيطة أحكام كثيرة أخرى فلازم الدقة في الإيه في معرفة الأحكام. طيب لو حيدو اختيار أزبط صلاة حتى لو على وحد. لو إيه؟ لو لو لو آخر مرة حيدو أختار لا الحيض عموما متنع تنتانع المرأة فيه من الصلاة. إختيار أو اختيار أي حاجة. لو إنما لو طهرت. لو طهرت أيه؟ أصباعه دلوقتي الص... مكلفة يعني وعليها الصلاة واجبة. ساعتها بقى عليها صلاة العصر ولا تبدأ من صلاة المغرب ولا تصلي أيه بالضبط. اه ماشا ما بقولها اه دهنا اه ما دهنا هو كان بيسال فيه تاني هشيد ولو الواحد مثلا عنده انتحان الساعة اثنين والعصر بيديه مثلا دموص والانتحان من الاثنين لخمسة البهرة بيديه الساعة خمسة لخمسة تحامل اثنين لخمسة خلاص ساعة تمام والعصر اثنين ونص اوه كده يجمع العصر مع الضهر الاول القديم اللو ممكن ما يلحش اسدان هو زي لا نعرفه انه بيخرج يصلي ويرجع ولو ما ممكن يصلي في اللجنه جنب الديسك بتاعه يعني كده شيخ عصام شيخ عصام كان بيطلع وي اه, آه اخوه كتير كان بيطلعوا ويصلي في الجماعه ويرجعوا لا في ناس بتنفع ونوصل <تصفيق> لسره بركه يعني كده ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني هو ممكن تدي في اللجنة ف عشان كنت عشان اروح لا لا قلت له اصلي هيقول لك روح انت الخسران انت اللي بتضيع وقتك ايوه فانت هتروح فناس كانت بتروح وما شاء الله بيخلصوا قبلنا كمان يعني يعني طب لو اهي طب اهي اقرا يعني لو اتخضاي اي صرخات الصوت اللي التراحي يعني ده المختار هو الكلام ده ما ينفعش تصلي في وقت الاطرار وانت متعمد يعني الكلام ده بيقول انا سيب الامتحان لما يكون خلاص الموعد هيؤذيني طب لو هو مش هيؤذيني خالص قبل ما الموعد لا حتى اي مثلا اصلا هتكون بخلص العصر هل بقى الامتحان يعتبر عذر ولا يعني انك تصلي في الاطرار دي ممكن نسأل فيها بقى طيب بعد كده بدا يتكلم يبقى احنا كده قلنا ان اي صلاة او يعني بعض الصلوات لها وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت اضطرار الفجر والعصر والعشاء هم بس اللي ليهم هم اللي لهم التقسيم ده هما اللي في وقت الاضطرار الظهر كل كل وقته وقت اختيار لا يوجد فيه وقت اضطرار ضده وما المغرب ففيه خلاف بعض العلماء قال أن يعني هو وقت اختيار لغاية صلاة العشاء والبعض قال لا له وقتان وقت الاختيار وقت الطرال الاختيار اللي هو من الوقت الذي يسمح للمصلي بالغضوء والذهاب للمسجد وصلاة السنة ثم الصلاة بعد ذلك يكون وقت اضطرار وهناك قول آخر أن لا هو وقت اختيار لغاية صلاة العشاء وأظن هذا هو القول الراجح يعني في صلاة المغرب فيصبح عندنا ثلاثة أو ثلاث صلوات هما لهم وقت اضطرار الفجر والعصر والعشاء العصر قلنا طيب العشاء وقت الاختيار امتى وقت الاضطرار أمت هالوقت الاختيار بتاعها بيكون لغاية نصف الليل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وقت العشاء إلى نصف الليل فهذا الوقت بتاع الاختيار الذي يمكن تأخير الجماعة فيه مهم دياوي صح اللي هو ل لغاية نصف الليل يعني اللي هو ده الوقت اللي ممكن تأخير الجماعة فيه. أما من نصف الليل لغاية الفجر فهذا وقت للاضطرار. فيعني يحرم تأخير الصلاة لهذا الوقت من غير عذر. زي ما يحرم تأخير الصلاة في العصر في الوقت اللي هو قبل المغرب بآيه بفترة دي اللي هو لما من أول لما يبقى ظل الشيء مثليه لغاية المغرب. يعني الاضطرار من نص الليل. من نصف الليل حد الفجر طيب وقت الفضيلة بقى في العشاء امتى إن أم كان يعني إن هما يصلوها في الثلث بعد الثلث الأول من الليل ده وقت الفضيلة في العشاء يعني استحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل من تبتأسم بقى من المغرب للفجر وتقسمه على ثلاثة هو ده التلت الأول ده هو بقى يستحب أن المسجد عموما يتفق هو أهل المنطقة أنهم ياخروا الصلاة لي ده طبعا مش بيحصل وصعب حصوله في مجتمعنا دلوقتي بس, بس لو ناس في قرية أو في مكان يعرفوا يعني يتفقوا مع بعض بسهولة وكلهم ظروفهم واحدة وسهلة ساعتها رحلة أو كده ساعتها إيه يستحب أن هم ياخروا العشاء إلى الثلث الأول من الليل بس ما اللي هو مش أكتر بقى من النصف أو لما النص يجي بأي وقت الاختيار انتهى يدى وقت الاضطرار النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث أنه تأخر مرة عن العشاء حتى غطى الناس في نومهم في المسجد يعني ناموا وخلاص بشبه بيشخروا يعني غطيت حتى قام عمر رضي الله عنه قام عمر رضي الله عنه وهو وزير طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني عنده فهم وأدب يعني يعرف إيه صح يعني أن يتعمل مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الصلاة يا رسول الله فقال رسول صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لأمتي هو أخرها أسأله إنه لوقتها لولا أشق على أمتي دلالة على إن ما فعله في هذه الفريضة هو الأفضل إنها تؤخر شوية قال تلت الثلث الليل تقريبا يعني فإن كان يناسب الناس هذا التأخير واتفقوا مع المسجد أن يؤخر الجماعة إلى الثلث الأول من الليل، الثلث الأول من الليل، فطبعا هذا يستحب إن أمكن. يبقى وقت الفضيلة في العشاء ثلث الليل، وقت الاختيار نصف الليل، وقت الاضطرار من النصف الليل إلى الفجر، وقت الفضيلة في العصر أول الوقت. والاختيار إلى أن يصبح ظل الشيء مثليه بعد هي الزوال وقت الاضطرار من أن يصبح ظل الشيء مثليه بعد الزوال إلى وقت الغروب طيب الفجر بقى لو كلمنا عن صلاة الفجر ما هو وقت الفضيلة في صلاة الفجر؟ قالوا أن تصلى في الغلس لو فكرين الأوقات الأول الغلس لو أول الغلس هو أول إيه؟ أول الوقت كده ما إيه الشمس الضوء خفيف بدأ يظهر يعني في المشرق يكون لسه في ظ ظلمة يعني في في في الدنيا يعني فإن طول الصلاة فله أن يطولها حتى الاسفرار اللي هو يعني غايت أما يبقى أي وقت اللي هو يسمو الإسفار ده بعض الناس في بعض المساجد يأخر إقامة الصلاة نفسها أكثر من ساعة إقامة الفجر أكثر من ساعة ويرى النبي عليه الصلاة والسلام كان يسفر بالصبح في حديث ان هو كان يسفر بالصبح فيقولوا يسفر ده هو الوقت بتاع الشمس ما تبقى الضوء جامد وشديد قبل الشروق بشوية فاحنا ناخرها لغاية قبل الشروق ونقيم ولكن يبدو ان هذا من الايه من الفهم الخاطئ يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام كان عادته أن كانت عادته ان يصلي في اول الوقت الوقت الغلس ده وان طول يدخل في وقت الإسفار وهو بيصلي يعني ان مش يقيم عند الاصفار وهذا لم يكن كثيرا يعني ليس لم تكن عادته معلش ما قلناش اختيار قلنا وقت الفضيلة وقت الفضيله ما يقعوا ما يتعودوش نوم يقيموا ساعة الاصفار اللي هو قبل الشروق بحاجه بسيطه كده يوم يقيم لا ده خطأ السنه يقيم في الغلس والدنيا لسه ضلمه اصلا ممكن لو طول يدخل في وقت الإسفار وبيصلي إنما مش يقيم عند الإسفار تصح الصلاة ولكن ليس من السنة أخير الصلاة فقالوا لم يكن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الدائم فأحيانا كان يخفف وينتهي من الصلاة يعني مبكرا وأحيانا كان يطول وإن طول أحيانا قد تمتد الصلاة إلى وقت الإسفار والمغرب زي ما قلنا ان هو في قولين قول ان هو ده الامام الشافعي بيقول ان هو بس الوقت اللي ممكن يتوضى ويصلي في السنة ويصلي خلاص بعد كده وقت التراريحهم تأخير ليه او عند الشافعي يكره التاخير ليه ولكن جمهور العلماء بيقول لا من المغرب للعشاء هذا كله هو وقت اختيار فللمسجد ان يؤخر الجماعة خلال هذا الوقت بما يتفق عليه يعني كل هذا وقت اختيار بس في تنبيه مهم في موضوع العشاء ده. الفاجر قلنا هو إن وقت الغلس يصلى في وقت الغلس هو دقت الفضيلة بتاع وقت الاختيار لغاية ال ام ام مشروع بقى نفسه. نفيس اضطرار في الفاجر. يعني من من وقت الغلس لحد اسفار لا كل فترة لا. وقت الايه الفجر الاختيار, الاختيار. احنا بنسيب الكلام في لا في في الصبح الصبح ده وقت الفضيله فقط يعني والاختيار في في اه اه يمكن نقصد بقى الفرد الثالث اللي هو ليه الطرار هو المغرب على خلاف بين العلماء يعني إنه عند الشفعية ليه وقت وعند الجمهور ملروش وقت الطرار ولكن في تنبيه زي ما قلنا هنا مهم إن في مصر بيأز بي يعني بيأزم العشاء متأخر شوية عن الوقت الطبيعي بتاعها عموما يعني في النتيجة حتى اللي تتبعوها لقوها متأخرة شوية عن الوقت الطبيعي boldog elméje, a reggel, a délelőtt, a délután, a este, vagy a reggel, vagy a délelőtt, vagy a délután, vagy a este, vagy a reggel, vagy a a vagy ثلاثة أربعة ده حاجة كده ها؟ ثلاثة أربعة بس هريمن أو اللي قال لك تلتة ساعة تلت ساعة ده مش مظبوط يعني جالس بالبيت يقول تلت ساعة في أوقات في مش مظبوط موضوع تلت ساعة دي شيخ وسام محمد كان بيقول لنا اللي كانوا بيعتمدوا على اللي كده يعني بيعتمدوا على مصا الكفار ولا يصدق خبر الكافر في هذا الشأن يعني لا من الاعتماد في المر... في الحاجات دي بالذات على مرااسه المسلمين المسلمين والمسلمين بيقولوا ان بس مجرد بدري كم دي كده بس مش اكتر العشاء قبل تمام الصلاه تخلص قبل تمام بقى كله <تصفيق> لا وقت الشروق هي بعد شويه وقت الصبح ايه بالظبط احنا يعني استطرقنا قلنا شويه حاجات كده بس هتفيدنا بعد كده لما يجي المتن هيبقى سهل قوي بقى خلاص ثاني قلنا المتن كله احنا كده فلسه بقى نرجع لصلاة العصر بيقول بقى ايه والضروره ده دليل انه كان بيكلم عن وقت الاختيار في اللي فاتت بيقول باب ضرورته إلى غروبها يعني غروب الشمس زي ما قلنا ويسن تعجيلها زي ما قلنا برضو يعني في أول الوقت يصليها على طول زي ما قلنا في الصلاة الظهر هذا أيضا يكون في صلاة العصر ويليه وقت المغرب إلى نغيب الحمرة نغيب الحمرة اللي هو وقت الغروب لما تغرب الشمس بيبقى فيه حمرة كده يعني جهة المغرب والشمس نزلة من ناحية المغرب تلاقي فيه حمرة كده في في السماء وطبعا ما زالت الجهة المشرق فيها نوع من الضوء ولكن الحمرة بتبقى ناحية المغرب في ناحية اللي نزلة فيها الشمس عند الغروب فعندما يغيب تأو تغيب هذه الحمرة يكون انتهاء وقت الاضطرار لصلاة العصر وبداية وقت المغرب ويسن أيضا زي ما قلنا تعجيلها يبقى العصر والمغرب يسن تعجيلهما مطلقا أما الظهر سيسن إلا لو في شدة حر أو, أو غيم اللي هو المطر الشديد اللي يمنع الناس من الصلاة والمغرب قال لك امتى بقى يعني لا يسن تعجيلها أو يعني يسن جمعها مع العشاء في الحج يقول لك إلا ليلة جمع لمن قصدها محرمة جمع ده اسم من أسامي المزدلفة المزدلفة جزء من الحرم يقصده الناس في الحج بعد وقوفهم بعرفة بعد أن بيوقف بعرفة بيتاجه المزدلفة اللي المزدلفة هما في الحج مزدلفة من أسماءها جمع يعني كلمة جمع دي مقصود بها مزدلفة فايه هما المفروض أن هما بينتقلوا بيصلوا الظهر العصر في عرفة وبيعودوا هناك لغاية الغروب كده بعد كده بيطلعوا على مزدلفة وبيصلوا في مزدلفة بقى المغرب والعشاء جمع تمام <تصفيق> اول لما بيوصلوا مزدلفة يسألوا انهم يصليوا المغرب حتى لو كانت العشاء اذنت يعني او ما اذنتش كده كده انهم بيصلوا المغرب والعشاء جمع مع بعض يبقى <تصفيق> تخديمه لا اي كان لما بيوصل مزدلفة بقى يوصل عشاء والمغرب اه يصلي المغرب وعشاء جمع ناخدها دي في الحج برضو بالظبط في الايه اما ناخد الحج ان شاء الله المهم الليلة دي الوحيدة اللي بيسنى فيها انك ايه تجمع المغرب مع العشاء يسنى يعني من النسك انك تصل المغرب والعشاء جمع مش عشان بس مسافر ولا حاجة لا هو نوسك كده في الحج يصلي المغرب والعشاء جمع فيؤخر المغرب في هذه الليلة حتى لو وصلت بعد دخول وقت العشاء تنوي الجمع وتصلي المغرب والعشاء ويستحب السنه انه يصلي المغرب هو لسه يعني معاهم الحاجات ما فكوهاش وفكوا حاجاتهم وكده قاعد كده ينزلوا الحاجه, ينزل الحاجة ويصلوا العشاء النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يعني الليل الرحله بتاعهم يعني طبعا اللي من قصده محرما يعني اللي رايح اصلا محرم بالحج انما مش اي حد في البلد يعني يبقى الجمع ده لا ده جزء من افعال الحج يعني فالمحرم بس هو اللي يعني واحد مثلا سواء ولا بيع ما من هناك في مستالفة بيصلي عادي ما بيجمعش بيصلي في وقتها وفي المسجد وكل حاجة مش بيجمع لا اي مغرب ولا عشاء ولا اي حاجة لانه مش محرم الشيخ كان بيقول لنا يعني الناس اللي بيسوقوا اللي هما, اللي هما بيقولوا السوائين او البياعين او كده بيقولوا انت كده كده هناك يعني طب ما تحرم وتحج بالمرة بيقولوا انا بحج كتير مش عايز يبقى متعفف يعني انت هتبقى هتموت وتحج هناك اصلا مش يعني عادي يعني حاجة يعني عجيبهم عجيب بصراحة هنا كان حاجات كتير مش مشكلة طيب خلص بقى وقت المغرب يقول لك ويليجي وقته العشاء امتى يعني هو هو كلم المغرب لغايه امتى ولا لا يعني وقت المغرب إلى مغيب الحمرة يعني هو الأول الحمرة دي بتبقى بدأت أول لما الشمس بتغرب بيقى فيه حمرة كده لسه ما راحتش يبقى في نوع من أنواع النور ده الوقت بتاع المغرب أول لما الحمرة دي تنتهي تماما يبقى كده وقت العشاء تمام عشان كده بيقولوا يليه وقته المغربي إلى مغيب الحمرة يعني من غروب الشمس الغاية مغيب الحمرة دو وقت المغرب يبدأ بق وقت العشاء من مغيب الحمرة دي اللي يسموه الشفق الأحمر أو اللي لما يغيب هذا الشفق الأحمر يبدأ وقت العشاء وينتهي إلى الفجر الثاني وهو البياض المعطارد فبيقولوا وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعطارد قلنا الفجر الثاني هو الفجر الصادق اللي هو أذان الفجر اللي اللي يبتجبي صلاة الصبح يعني طبعا الفجر الثاني ده هو البياض المعترض قلنا فيه الفجر الكاذب اللي هو بيبقى بياض خفيف كده بيأتي من المشرق قبل وقت الفجر إنما الفجر الثاني اللي هو الصادق ده بقى بيبياض معترض يعني يكون مستطيل تراه أو يعني المكان ممكن يرى منه يعني الضوء الشمس وهي طلع بيشوفه بيبقى زي بياض معترض في الأفق بيطلع بيبدأ بقى مع وقت الفجر نفسه اللي هو إيه بتجب به صوت الصبح، فهذا البياض المعترض يسمونه الفجر الصادق أو الفجر الثاني بينه وبين الأولاني مدة يصيره جدا يعني قالوا طب ايه السبب في داب قالوا بعض يعني حاجات علمية يعني انعكست الأشعة وانعكست ضوء الشمس وحركة الانحناء بتاعت سطح الأرض بتخلي ان ايه في ضوء يجي قبل الفجر بشوية بعد كالضوء اللي بيجيب بي... اللي بي... اللي بي مع الفجر بقى, بقى, بقى ايه بيبدأ البيض المعترض بيظهر طيب وتأخيروها الى ثلث الليل افضل ان سهل دللناها ان هو السنة فيها ان تؤخر الى تؤخر الجماعة الى ثلث الليل عشان مرة سمعت واحد بيقول او قريت يعني فاته حد بيسأل انا عايز عمل السنة فهاصلي العيشة في البيت بعد ثلث الليل فلو لا طبعا تصلي في المسجد حتى لو في اول الوقت انما لو المسجد اتاخر لثلث الليل فهذا هو الأفضل. في الجماعة حتى لو في بيتك تصلي في المسجد جماعة. هتيجي في صلاه الجامعه في باب اسمه باب صلاه الجامعه اللي بين في البيت ومنفرد والجماعه في البيت والجماعه في المسجد كلها وقت وقت الكرده بتعلمك بالجامعه كل الأوقات الأنهلي متعلقة بالجماعة لا يجوز الصلاة منفردا فرد الأصل إلا في النوافل وإلا طبعا لأصحاب الأعذار يعني يتيجي حالات معينة يعني إنما فيش عذر فالجماعة فرض عين على كل مصل قادر مستطيع الذهاب للمسجد ده الراجح يعني أقوى الأهل العلم على خلاف بينهم نذكره لما نيجي النادي للصلاة الجمعة فتاخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل ويليه وقت الفجر من أول بقى البيض المعترض في الأفق ده إلى طلوع الشمس اللي هو, إيه؟ اللي هو الشروق تمام وتعديلها أفضل أيضا يعني كل الصلاة دلوقتي تعجيلوها افضل معادة صلاتين الظهر ساعة شدة الحر او الغيم والعشاء اللي هي ايه يستحب تأخيرها لثلث الاول من الليل انساه على الناس وطبعا الليل بيتحسب من المغرب للفجر الثاني هو ده الليل عايز تحسب التل تبقى تقسمه عايز تحسب النص تقسمه على اثنين المهم هو ده الليل يعني مثلا المغرب بيدن خمسة لخمسة والفجر بيدن اربعة وعشرة 5.10 هو ده كده الليل تبدا بقى ايه تحسب لو عايز تحسب حساباتك يعني انت نص ليل وانت الثلث الاول من الليل night, وهكذا طبعا بيختلف ده باختلاف لوقت بتاعه الصلوات يعني yani, مش رقم محدد مش لازم يبقى بعد الصلاه باربع ساعات كده نصف ليله الفجر بيتبذر شويه اتاخر akhar كده ايوه متصف الليل مش الساعة 12 متصف الليل لك تقسم الوقت ما بين الفجر والفجر العشاء المغرب والفجر الثاني على اثنين يعني من خمسة الخمسة دي على اثنين يعني الساعة 11 ده نصف الليل يعني لا يجوز ان حد يصلي عشاء الساعة 12 ولا 11 ونص ولا 11 وخمسة ايه ما بتكلم لو فيه من غير عذر إنما لو في عذر إيه فيجوز تأخير الصلاة لوقت الاضطرار مع العذر. تسقط الصلاة النهار؟ تسقط الصلاة. رفع القلم, القلم, القلم عنه لو كان برضو واحد بالأسباب. أيوة. المزارة. يعني ما ينفعش يكون نائم قبل العشاء بخمس دقايق ومش ضابط منبه ومش أي لحد صحي ونائم بمزاجه وعارف إن العشاء تدا بعد خمس دقايق وكل الحاجات اللي فيها تقصير الدنيا يعني كلها بيعمله. قول أنا مرفوع عن الألم. ده بركة كده فرأي المختار الصلاة عند فوقت التراب انك ما تصليش فوقت التراب تحريم ولا تقراها مش فرق آآ آآ مش فرق اختلاف يعني في الاخذ مش هتصلي وقت ال انا وصلت للعيش الصحة شوال كده صح؟ آثم عند الحنابلة وفعلت المجروح عند الشافعية خالفت السنة عند كل الناس ولا انت كده خرجت او ما هو عندهم وقت اضطرار لو انت اخرتها وموت بدون عذر تأثم حتى لو كانت صحيحة زي ما قلنا في الاول ما هو لا مش قصدي التلت النص احنا نتكلم هنا لصا 11 ده نصف الليل احنا حسب شوية انت كنت نايم ولا ايه من خمسة لخمسة ده الليل فنصف الليل يبقى امتى حلاش صح؟ يعني في مش يعني كان في رنج دايم ما مشت يعني حسب باب الضبط خمسة لخمسة لغاية خمسة وعشرة وتقسم على اثنين. طيب بدأ بقول ايه خلص الصلاوات بتاعت الصلاوات وعفكي حتى الفاتد دي من أسر الحيتاد في باب الصلاة يعني كويس نحن عدناها كده الحمد لله. صلاة الفجر بعد الشرب. الصلاة الفجر بعد الشروق لا أقال لك وقتها لغاية أنت لغاية الشروق بعد الشروق ده مش اضطرار ده قضاء خرج الوقت تمام يعني على كده يعني اللي بينام ويصحى يصلي قبل الدور بشوية الصبح ده بيصلي قضاء ده مش بيصليها في الوقت حتى بتعال الاضطرار ده مش اداء ده الفترة دي, دي الفترة الوحيدة اللي يصلي ثاب وقضاء بس الفترة الوحيدة ما بيس فانواجبه يعني آه من الوضحة لغاية الاستواء. وقت صلاة الضحة، وقت صلاة هي اللي بيسموها صلاة الأوابين. طب يقولك صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. اللي هو آخر وقت الضحى كذا قبل ما الشمس تستوي قبل الاستواء بتعششش داب شوية. دا يستحب الصلاة صلاة مع صلاة الأوابين. هو اللي هو خاص بالصلاة اللي هو قبل عشر دقايق حقت ده. خاص هنجيله ده بعد يعني قريب هنقول أوقات النهي دي خاصة بإيه بالزبط إحنا هنا نتكلم عن أوقات الفريضة آه إيه بقى اللي يكره الصلاة الوقات المكروهة للصلاة وإيه الصلاة المكروهة مثلا لسببها بعدها ولا اللي قبلها ولا لسببها مصاحب ليها والنوفل المطلقة كل دي حاجات تتيجي بعد كده بعد كده تدرك الصلاة كيف تدرك الصلاة بتكبيره الإحرام في وقتها يعني كون إنك تدرك تحريمه لتكبرة الإحرام الأولى في, أول في في في في الوقت بتاع الصلاة قبل دخول وقت الصلاة التي تليها يعني فأنت بذلك قد أدركت الصلاة أداء وليس قضاء يعني لو المأمور كبر بتكبرة الإحرام ثم سلم الإمام بس ده في ادراك الجامعه يعني خد ادرك الجامعه لا انا عايز امد مثال على موضوع اللي هو تكبيره الاحرام ده انت العصر هيدا ولسه صليتش الظهر فقلت الله اكبر والعصر هيدا يبقى انت كده لحقت الظهر في وقته قلنا لك الحق راكبه اما بس ربنا بيقول ايه عن الحرابله تؤدك الصلاه بتكبيره الاحرام مش بالراكه يعني لحقة تكبيرة إحرامه في الوقت اللي قلناه من اللي فاتوا دول يبقى أنت عند الحنابلة أدركت الصلاة حتى لو كان الركعة بقى بقيتها والركعة التانية والتالتها وربعة كلهم بقوا وقت العصر فأنت كده تبقى أدركت صلاة الظهر ما دام أدركت التكبيره في وقت الصلاة في خلاف فيها قلناه قبل كده المرة اللي فاتت إن هو يعني بعض العماء قال لا تدرك بالركعة مش بالتكبيره بس ولا ما قلناهوش قلنا ايصا اه فهو المختار لك تدرك بالركعة مش بالتكبير قلناها المرة اللي فاتت قابل الشيخ الإسلام وده طبعا ينباني عليه أحكام كتير على فك لو مرأة مثلا حائط برضو وطهرت قبل أذان العصر بثانيتين تجب عليها الظهر ولا على قابل ده تجب تكبرة الأحرام ما تاخدش سانيا الله هو أكبر يعني أدركت وقت تستطيع فيه أن إيه أن تحرم بالصلاة أو تكبر تكبيره الأحرام ودعت عليها الصلاة. لا ما أنا ما افترض إن هي غتسلت وخلاص فضل سنتين على العصر تمام يعني وقت ياسمه باغتسال ولا إيه؟ والوصله مثلا برده مجنون وافاق قبل الظهر العصر بسنيتين نفس الموضوع لو قلنا على ركعه يبقى مثلا قبل العصر بديئة ولا حاجه كده يبقى تجب عليه الصلاة الوقت الذي يسمح بقراءة الفاتحه يعني والتكبير وايه والركوع ربما بالركوع كل الفتره تدرك ذلك wala ولا يصلي ولا يصلي قبل آ, غلبة ظنه بدخول وقتها اما ب اجتهاد او خضر ثقة <تصفيق> لا تجمع لا تجمع ولا بتقول لا تجمع عليها الصلاة اه لا تجب عليها الصلاه قلنا لو طهرت قبلها بساعتين على القول ده يبقى هتجب عليها الصلاة انما لو قلنا بركعة فالوقت لا يسمح اصلا بانها تدرك ركعه يعني صليت ركعه فهتصلي لا خلاص ما عليهاش الصلاه اصلا كان ان جالها في الحيض ما لهاش قضاء الصلوات اللي جت لها في الحيض طيب كنت سمعت ان لو المره طهرت هتيجي دي جمعت لا قبل قبل الجمع رقم عليها ضرب العصر العصر بس أيديبهن حتي ال إسمه راجي كي بتشوي ولا يصليها أو ولا يصلي قبل غلبة يظنيه بدخول وقتها لازم طبعا يغلب على ظنه دخول الوقت منفعش يصلي قبل الوقت وإلا تكون الصلاة باطلة لأن دخول الوقت زي ما قلنا شرط لصحة أو وجوب وبعض ما قال كمان سبب مش شرط كمان لو إحنا نتكلم به في الأصول سبب إحنا عارفين السبب ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده وجود سبب في في حد فكر فيعني لو الوقت دخل يلزم الصلاة ما دخلش لا تلزم الصلاة إنما لو قلنا شرط ممكن ت ما تبقىش دقيقة أول لأنك قلنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود يعني الوقت لو دخل ممكن ما تجبش الصلاة صعبة فالأصح أنه يتقال سبب أصلاً من الشرط ولكن يعني بيعتبرونها شرط وجوب يعني أو سبب يعني الحتة دي مائبش بدأة فيها يبقى بعض الرماء يقول لك شرط وجوب قصدي شرط أو وجوب وبعضهم يقول سبب وبعضهم يقول أصلاً ساعات ممكن تبقى شرط وسبب يعني سبب وشرط وجوب الاثنين، وصحة كمان لا تصح إلا بعد دخول الوقت طبعاً المهم يعني لازم يغلب على ظنه أن الأذان أذن أو إن وقت الصلاة دخل وغلبة الظن دي بتكون إما باجتهاد يعني واحد يعني لي خبرة شوية في الموضوع متعود إنه مثلا في وقت معين من بين الصلاة بيقرأ نزل كمية معينة مثلا من القرآن او كده مهم بيعرف يحسفها وليه دايما بقاله سنين بيقرأ كمية معينة من القرآن كل يوم في الوقت ده فعرف ان لما بيخلص الجزء وأكيد الصلاة دخلت متعود يعني كل يوم يقرأ جزء معين يخلص عند كذا العصر بيدن هو ليه ورد ثابت بيعمله في فقال نفسه يعني خبرته قالت له بالاجتهاد كده ان هو العصر دايما بيدخل لما هو يوصل لهذه الكمية فده بده اجتهد وطبعاً مش ببينتظر بي قليلاً يعني حتى يتأقلم برضو إن الوقت دخل أول لما يعمل بهذا الاجتهاد ساعتها له أن يصليها طيب ممكن برضو يعمل بخبر حد يقوله خبر يعني يعني حد يخبره يعني بن الوقت دخل طبعاً لابداً يكون المخبر ثقة وعدل ولا يصدق الفاسق في ذلك يعني عشان كده كي لك بخبر ثقة متيقن متيقن لازم حد ثقة موثوق عدل مش حد فاسق مش بيصلي أصلا يقوله وقت الصلاة دخل فيوم عامل بقوله كده على طول لا هل نتكلم في حفا يعني ده بقى في ايه نفسار عندك في صحرا في مكان مش مسموع فيه الأذان جماعة في رحلة في في معسكر في أي حاجة من الحاجات اللي هي ما مفاش أذان مسموعه وطبعا لو مسجد خلاص ما المسجد عارف الأوات لما لو مش متيسر يعني مش متيسر بيك مسجد في مكان الماء يعني سواء لوحدك أو في مجموعة <تصفيق> طيب ماذا بقى عن النتيجة مثلا أو التقويم المكتوب اللي احنا عارفينه يعني طبعا هي أصلا ظنية مش حاجة فيش حاجة يقينية يعني هي ظنية ولكن قريبة جدا من الحقيقة فيعمل بيها طبعا وينبغي زي ما قلنا انخر العشاء قليلا لأن هي مكتوبة بدر في وقتها. لما الاذان اسمه الاذان يا ماغي لا بس لا هو الاذان بتؤذنوا بس يا ماغي انك ما تصليش يعني المغرب في الوقت اللي لغايه العشاء لان العشاء حقيقه بتبقى قبل كده بشوية يعني قبل الوقت المكتوب في النتيجه بشوية الفجر هو اللي بيبقى بعد الوقت المكتوب في النتيجه بدقائق يعني والفروق كلها يسيره يعني وهي اصلا مسألة ظنية يعني في الموضوع يجوز فيه التقديرات والحسابات خصوصا في مسائل الصلاة يعني يجوز فيها التقدير والحساب لان يعني والتعليق على غلبة الظن عشان ايه الموضوع ما فيهوش شيء متيقن كله ايه يعني ضوء الشمس والحاجات دي ما فيش حد يقول بالظبط هو ده الوقت بالظبط بتاع يعني كله بيبقى غلبة الظن يعني هو ممكن حد رمضان او في اي ثاني ممكن الاذان ياذن بياذن وهو بيشرب ميه هو على ما هو على الكلام ده ان الفجر متاخر دقيقتين ثلاثه يكمل شرب وكده ولغايه ما بعد كده يمتنع بقى حتى الاذان بدأ ياذن يعني ما يحاولش طبعا يعمل كده لان في ناس كتير مش عارفة الأحكام دي هتقعد تقول له بقى أنت بتبتدع والكلام اللي بتعمله هذا الأزان أزنه بتعمل مش هتوعد تشرح له بقى لا أصل الفجر المفروض يكون من طلوع الفجر الصادق اللي هو الثاني بعد الاعتراض البياض المعترض في الأفق وده الناس اللي كتبوا التقويم كاتبين العلماء بيقولوا ان هم كتبوا بدري شوية كم دقيقة مش هتوعد تشرح له ده كله يعني فيش مجال فممكن تفتن الناس او او يفهموا غلط أو ياخدوا فكرة حتى عن الملتزمين بقى يقول دول اللي بيبتدعوا بقى وفاكرين نفسهم عندهم دين لوحدهم يعني بيقولوا أحكام بقى مع نفسهم وكده كانوا بيتاخروا تاخر غايه وضفت رسالته ان بك مره عشان خديموا دخل البيت الفجر كان لسه ساعتها بس يعني دخلوا البيت وعشان واقف واقف لباب عشان نشوف شوفش ما يتبينش يعني خلقه بتاع الفجر اللي هو النوم بيبدا اه كانوا يشربوا يعني كان ممكن يسوى الوغاية بعديف وإنه ده في الحديث اللي هو الله ده في الاربعين اللي هو يعني خطوه كان في الليل يعني ما يعني ما يوسوس يعني ما يخشش على الوسوس يعني بس في الحديث خير مش بس أذكر حديث عوي وسواش يعني فيقول فإن أحرم باجتهاد فبان قبله يعني هو اجتهد وظن دخول الوقت وصلى بعد أن غلب على ظنه أن هذا أو أن الوقت قد دخل مثلا حصل بس هو في الوقت ممكن يكون مثلا أخطأ أو لم يقدر تقديرا صحيحا أو مثلا أتت غيم فغطت الشمس قبل المغرب فانتظر شيء حتى يعني ظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب بعد المهم يعني أنه هو اجتهد ثم غلب على ظنه أن الوقت قد دخل فأحرم بالصلاة فبانا قبله يعني فبان أن الوقت ما زال قبل وقت دخول الصلاة تبين يعني إنه ولا درستها قبل قبل وقت دخول الصلاة فساعتها بيقول إن الفريضة دي تكون نفل فنفلا يعني فالصلاة تكون نفلا حتى لو كان بيصلي فريضة تحسب نفلا ويكون مطالب الفريضة يعني لا تجزيه عن الفريضة وإلا ففرض يعني وإلا يعني إيه يعني وإلام يتبين أو وإن بان بعد الوقت أو أنه صلى في الوقت يعني إن بان أنه في الوقت أو بعد الوقت أو إن لم يتبين خالص إلا دي معناها إن لا إن لا العكس بقى إن لم يتبين أو إن لم آآ آآ إن بان له أنه صلىها في الوقت أو بعد الوقت في كل الحالات دي تكون فريضة وصحيحة. إنها كانت قبلها لا بس هنا بكلمereне такая بيقول وإن لم يعني هو إن لم يتبين له أصلا خلاص يبقى صحيح وإن تبين له أنها أنه أدّاها يعني بعد الدخول الوقت خلاص صحيح وإن تبين له أنه أدّاها وقت دخول الوقت مع دخوله يعني مش بعده بشوية برضو صحيح يعني كل الحالات صحيحة إلا لو كان تأكد أنها كانت قبل دخول الوقت دي الحالة الوحيدة اللي يبقى الصلاة بتاعته نفل ويبقى عليها عادة هذه الفريضة دايما إلا دي معناها إن لا يبقى فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل فنفل يعني الصلاة بتاعته وتصبح نفل وإلا يعني وإن لم يبن له يعني مش ما بنلوش يبقى ففرد تبقى فرض أو إن بان له أنه وصل في الوقت أو بعد الوقت يبقى فرض برضه. إذا هو بانه ده في الصلاة أو بعد نخلص؟ إيه كان بعد أو في الصلاة؟ إذا بانه في الصلاة بانه في الصلاة هو لسه الوقت ما دخلش؟ إيه خلاص تبقى نفل؟ أو؟ ما ينفع أصلاً نفل؟ لا ما ينفعش غالي النية بقى من نفل الفرض هتيجي دي بعدين في النية أمور للمفضل من لا هنا هو أصلاً مش هيصل يخرج من الصلاة ما يجي الوقت ويدخل يبقى يصلي تاني يبدأ الصلاة تاني يعني أنا أصلي المغرب قبل وقته والمغرب سمعته أزل دلوق أيوة يبقى أنت كده اللي كنت تصليه ده نفل مش فرد هتصلي فيها إما تكملها نفل وإما أنك تستنى ما المغرب يدن وتبدأ بقى تخرج يعني من الصلاة وتصلي المغرب عادي في وقته صحيح من فرد النفل ممكن من نفل الفرد لا هو كان بيصلي فرد أصلاً ما طلعش فرد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 صلى قبل وقتها وهو كان ظان ان وقتها يعني بعدين عرف عرف بعد ما خلص صلاه فهي خلصنا فين حتى المباشر اه كده كده لازم يصلي تاني لازم يبقى كده عليه الفرض ما صلاهوش لانه تبين له يعني سيقن انه صلاها قبل الوقت ده را مش فاهم وين ايه يعني وان لم يتبين له شيء فهي فرض لو ما عرفش حاجة خالص يبقى إذا يعمل باجتهاده خلاص يعني هو اجتهد وظن الوقت دخل فصل وقت الظهر دخل مثلا على اجتهاده فرح مصلي بعد كده ما تبينش ليه يعني اسمه سمويدة لو تبين له ان هو كان يصلي قبل الوقت ان الوقت ما دخلش هو كان يظنه ده غلط ساعتها يبقى ايه يصلي صلاة دي نف ويبقى عليه صلاة الظهر دي يصلي تاني طيب إلا يعني وإن لم يتبين له شيء مبلوش أن هو صلى قبل الوقت يعني ساعتها يبقى فرض خلاص كأنه صلى دور مش منظوره بحاجة تانية أو معنى تاني كمان إن بان له ولكن أنه صلىها بعد الوقت أو في الوقت يعني يبقى برضه خلاص فرض يعني إن لم يتبين له شيء خالص أو تبين له أنها ص أنه صلىها في الوقت أو بعد الوقت يبقى دي في لي فرض حالة الوحيدة اللي تبقى نافر وعب عليه رس عادت الصلاة إنه يتبين له أنها كانت قبل الوقت تمام كلام طيب بعد كابي يقول إيه وين أدرك مكلف وين أدرك مكلف من وقتها قدرت تحريمتي ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها يعني واحد مكلف المكلف قلنا اللي هو ايه لا مش بالغ مميز البالغ العقل تكليف بلوغ مع عقل فواحد مكلف بالغ عاقل أدرك الايه قدرة تكبيرة التحريمة اللي الله أكبر الأولى دي بعد كده زال تكليفه بأي شيء مثلا يعني فقد الوعي فقد العقل جن حصل له حالات جنون يعني وقتي أو كده المهم أنه أدرك وقت بس بتاع التكبيرة وهو مكلف بعد كده زال عنه التكليف بأي عذر حصل له حاجة تمنعه من التكليف بأي مكلف إما بالجنون مثلا أو فقد الوعي أو كده ففي الحالة دي لو لما يكلف يعود له التكليف مرة أخرى عليه القضاء الصلاة ولا لأ قلنا هيبقى عليه القضاء لأنه أدرك وقت يعني الوقت الذي يسمح بتكبيرة الإحرام وهو مكلف المختار رقة مش مش تكبيره وكذلك الحائض لو طهر لو طهرت بعد كده أدرك تكبيره الإحرام تمام ثم زال عنها تكليف يعني مثلا لا دي خلاص التكليف دي خاص بالمكلف هو بيقول وين أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمته ثم زال تكليفه بعد كده أو حاضت يعني وإن حاضت امرأة أه وأدركت أه لا حاضت ثم طهرت بقى في في الوقت اللي هو قدر يعني بتاع قدر التحريم ده يبقى عليها أنها تقضي هذه الصلاة تعال نقول جملة على بعض وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمتي ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف أو طهرت طبعا كلف عائد على الجمل الأولى وطهرت عائد على الحائد دي قضوها كلف يعني رجاله عقله تاني بعد أن كان قد جن مثلا أو أغمي عليه أو فقد الوعي يعني زال عنه التكليف أولا لما يرجع التكليف ليه يبقى عليه قضاء هذه الصلاة وكذلك المرأة قولنا لما تطهر وتدرك من الصلاة قدر التحريمة يبقى عليها أنها تصلي هذه الصلاة تجب عليها لأنها أدركت مقدار التحريمة وهي طاهر وإن حاضت يعني ممكن نقولها من الأول بس على الحائد ممكن نقول وإن أدركت وإن حاضت امرأة مثلا وطهرت وأدركت من وقتها من وقت الصلاة قدر تحريمتي. فقط تأخذ هذه الصلاة لأنها أدركت وقت التحريمة وهي طاهر اللي نام شوي تمام لكن لو يعني لو كل فردة ثانية اللي مثلا زال عقله لو عجل بعد فروج الوقت كده كده هو كان خلاص فردت عليه وفرض في زمته ومعملهاش وزال عقله أول لما يرجع يبقى عليه الصلاة دي في زمته أين كان بقى اه اي كان رجع ابن لما الوقت بقى الصلاوات اللي جت له هو في الفترة بتاعة الجنون دي هو مش مكلف فيها وان صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها يعني واحد مثلا صغير واحتلم فأصبح مكلفا تجب عليه وقبل خروج وقت مثلا صلاة العصر لازمته يعني لازمته صلاة العصر وما يجمع إليها قبلها الحمابل عندهم أن يصير أهلا للوجوب في وقت صلاة العصر أو العشاء يصلي هذه الصلاة وعليه أن يجمع معها الظهر أو المغرب لأن أصلا الجمع الصلوات يعني اللي بتجمع الصلاة التي يجمع معها ما قبلها زي العصر والعشاء يعتبر في يعني في حالة الجمع يعتبر وقتها واحد والجمع ده بيكون عند الحاجة فيعتبر كأنه كان مثلا عنده عذر وزال هذا العذر فأصبح عليه أن إيه يصلي هذه الصلاة وكأن الثانية معها في وقت واحد كأنه كان بيجمعها معه لأنه ما صليهاش للعذر اللي كان عليه اللي هو إنه ما كانش مكلف. فجمع هاتين الصلاتين معا يعني الحمد يقوله إنك بتصلي الصلاة التي قبلها أيضا مع صلاة الوقت يعني المرأة مثلا حائط طهوة بعد العشاء تصلي العشاء ومعها المغرب يعني ولو كذلك لو العصر تصلي العصر ومعه الظهر ده المختار في المسألة دي إنك بتصلي الصلاة وما يجمع إليها قبلها لأنه يعني قيل ان وقت الظهر والعصر او المغرب عشاء زي ما قلنا قد يجتمعان ويصيران ويصيران وقتا واحدا للعذر وطبعا عدم التكليف ده عذر فلما يبقى مكلف يبقى ايه عليه انه يصلي الصوات اللي هي في الوقت ده الوقت ده ممكن يجمع فيه صلاتين فيصلي الصلاتين الظهر العصر فيأتي بالفريضتين معا يعني أنا هو لو هو مثلا لو يبقى على <ترجع> العصر مثلا بعد الاذان الاذان العصر ايوه بالضبط يبقى عليه يبقى عليه لا واحد بلغ مثلا قبل اذان المغرب تمام عليه يصلي الظهر والعصر واحدة طهرت بعد العشاء عليها تصلي المغرب والعشاء تمام طيب واجب فورا قضاء الفوائت مرتبه يعني اللي عليه صلوات فوائد يجب عليه فورا مش يعني حالا فورا يعني فور أن يمكنه أداءها فورا أول الإمكان يعني فور فورا يعني أول الإمكان أول لما يتمكن من أنه يقضيها يبع عليه أنه يقضيها مرتبة إذا أمكانه ولا يلزم وقت بعينه يعني مثلا واحد فاته صلاتين أو ثلاثة وتذكر إن هو ما صلىش مثلا الفردين دول أو الثلاثة وتمكن من أداء هذه الفرائد الآن فعليه أن يقضيها الآن ولو لم يتمكن فالفور مقصود بأنه أول لما يتمكن يقضيها وليس معنى ذلك أنك يجب أن تصلي فورا بل عندما تتمكن من الصلاة يعني عندما نقول الحج واجب على الفور مش معناه إنه واحد يحرم ويروح يحج، لا معناه إنه واجب فورا ما يمكنه أو ما يتمكن العبد من إيه من من من من أدائه، أول ما معاه الشروط بتاعته كلها ويجي وقته يبقى علينا إنه يروح ده معناه إنه واجب على الفور، أول ما يتمكن منه يعني أول الإمكاني مش معناه إنه يروح دواليه حج دواليه مش وقت حج أصلاً. إنما واجب على الفور معناه إنه أول الإمكاني أول ما يتمكن يبقى علينا إنه يحج. فكذلك الفوائد طبعا يعني في مشكلة بأن العدد يبقى كتير الصلاة اللي فاتته كتير وساعتها يعمل ايه قالوا ساعتها الفورية تسقط يعني لانه هيبقى في مشقة جديدة جدا والمشقة في قواعد يعني أصولية تقول لك المشقة تجذب التيسير لما يبقى في مشقة في الشريعة تلاقي الحكم بيخفف دايما قاعدة أصولية وكذلك قاعدة في وكذلك اا لا هي قاعده اصوليه مش فقهيه مشقه تجلب التيسير تمشي الاثنين يعني بس هي لا هي في القاعده الفقهيه اكتر يعني مبني عليها مسائل فقهيه كتير جدا ان تجلب التيسير وكذلك اليقين لا يزول بالشك احنا قلنا قبل كده احنا قلنا ان هو عليه فوائد كتير فرائد كتير فهيشق عليه ويقضيها كلها مرتبة فيعمل إيه؟ قال لك إن شقة تجلب التسير قاعدة في الشريعة ففي الحالة دي هيقضيها بقدر الإمكان وهي مثلا يعني إيه مش لازم كلها مرة واحدة ممكن إيه زي ما قلنا قبل كده يقسمها يعني على بقدر الإمكان بحيث أنه إيه ما يصليها وفي نفس الوقت بالشكل اللي ما يبقاش يشق عليه ويلازم في وقتها برد؟ احنا قلنا سعيتها بقى مش لازم في وقتها بقدر الإمكان بس مثلاً يعني انت مثلا انت بتصلي يا شباب يعني سنتين ما صليتش هتقعد بقى تصلي شهرين متواصل كده من غير ما تنام حتى عشان تصليهم ورا بعض فورا نعم. لا يعني مثلا النهارده نسيت اصلي العصر عايز بكرة اصلي في وقت العصر لا هاي. وقت ما تفتكره على طول ده قضاء قضاء كده كده ملوش دعوه بالوقت ويجب فورا يعني أول ما يمكنك أن تفعله أن ايه ان تقضي هذه الصلوات الفائته ولا مرتبا يعني عليك صلوات مرتبة ظهر وعصر ومغرب فيتينك صلي الظهر يعني العصر بعد المغرب بالترتيب بتاعه ولكن لو كثر الضائع يعني الفوائد حيث يشق على الإنسان الاتيان بجميعها في وقت واحد فيعني يسقط هذا أو تسقط هذه الفورية يعني والترتيب لأن فيه مشقة فيصلي بحسب الإمكان يعني بحسب ما يمكنه أن يقضي هذه الفوائد خاصا المختار في الترتيب بتاع الفوائد ده يعني الاستحباب يعني يعني ما يجبش انك عليك الظهر وعصرك صلي الظهر بعدين العصر مكسل العصر بعدين الظهر من كده كده الاثنين قضاء فالاستحباب هو الايه هو المختار في الترتيب يعني يعني ترتيب الفوائد مستحب وليس واجب ولكن عند الحنابل واجب لأنه هنا بيقول لك يجب على الفور أو فورا قضاء الفوائد مرتبا يعني يجب أن يقضي الفوائد مرتبا يعني في أمراض لو واحد وحد بقال له سنتين يبقى ما يصل يعني في أمراض ما يقوم صلى العصف يقوم صلى العصف جماعة تاني يعني يقضي القضاء أه منك أه واحد ما صلىش بقال سنتين أو أكثر يعني فقدامه كمية كبيرة من الصلاة عايز يقضيها طب يقسمها بقى عشان هيشق عليه الامر فمش لازم بقى انه يصلي بالترتيب يعني بس المهم انه يعرف يحسب بس يعني عشان ما يتلخبطش يعني يصلي عصر بس بعدين مغرب بعدين ما ظهر بعدين عشاء فبعد فتره هيبقى هيتلخبط ده وانا صليت كم صبح على كم ظهر على كم عصر هيبقى الدنيا بايظ منه فيحاول يلت يعني يرتب شكله ما يلخبطوش بس ما يشترطش او ما يجبرش على المختار ان هو يبقى لازم ظهر بعدين عصر بعدين مغرب بعدين عشاء بعدين فجر وبعدين ظهر لا ممكن ايه عدم الترتيب مهم يقضي الصلاة اللي عليها لازم جماعة ومش لازم جماعة في القضاء الفوائت يستحب الجماعة ولا تجب الجماعة واجبة في صلاة الفرد الايه الحاضر إنما, إنما مستحبة في قضاء الفوائد المثل بمثل انتزم خالص بعد عشر سنين من حياتك ده بعد ما بدأ من في هو ده بنكالب عام يحاول الواحد التزم بعد عشر سنين من عدم الصلاة يحاول يقضي فوات العليب قدر الإمكان إن استطاع، وشيخ الإسلام زي ما قلنا زمان يعني قال لو الموضوع في مشقة فظيعة وسيجلب عليه يعني حرج شديد يجعله يقنط يعني وخلاص ما يبقاش قادر يسقط عنه قضاء الفوات خالص لو كثرت بحيث سيعني تسبب في مشقة وحرج شديد عليه يعني. ولكن المختار ان هو يحاول يقضيها على قد ما يقدر ويقسمها كده مش لازم مرتبة ومش لازم كلها في وقت واحد ويقسمها على وقت ولو كبير يعني بالنسبة بالنسبة هتيجي النية دي لها درس الوحد شرط السادس زي ما قلنا في أول الدرس احنا نتكلم في أول شرط كل ده من الصباح الوقت لسه في حاجات كتير ستر العورة والطهارة والإزالة النجاسة والنية وحاجات كتير لا يجمع علينا قبلها دي الوجوب عندنا تحدث لو مضرب قطل المرض أصلي الدور والعصر ده الحنابنة واجب مختار مختحف برضه مختار هو قول الحنابنة نفس الحنابنة هم؟ شكرا شكرا التوبة التوبة تجوب بما قبلها الزنوب المعاصي يعني الإثم يعني إنما هل تسقط المواجبة في ذمتك ايه؟ تسقط هل تسقط هل تسقط هل من واحد حاجة تبت إن شاء الله خلاص ربنا يقبل توبتك وخلاص يعني إن شاء الله ما تخش النار كده بس خلاص بقى هتفضل معايا الحاجة دي ولا ارجعها لصاحبها انا توفت بقى خلاص انا <ننفل> فاضله بقى يعني انا لازم ما يعني واج فكذلك برده اما يبقى في فرض من الدين عليك واجب في ذمتك في في, في ذمتك خصوصا الصلاة يعني ف التوبه إن شاء الله يعني يغفر لك إثم ترك الصلاة أو الفصق أو الكفر أو أي أن كان اللي كان فيه المهم يغفر له بالتوبة يعني هذه الأشياء ولكن هل يسقط عنه بقى هذه الصلاوات التي تركها وهو كان مخاطب بها ولم تبرأ ذمته بعد فداخله خلاف بقى بين العلماء عشان كده قلنا إن الاحتياط أنك تقضيها وبعد العلماء زي شيخ الاستمال له كثير بحيث يشق عليه جدا يسقط عنه القضاء فبيله أسقط الترتيب بنسينه يعني الحنابلة يجب الترتيب ولكن لو نسيته خلاص مش مشكلة يعني صليت فتك ظهر في يوم في يوم تاني فتك عصر فأنت مش فتك مش فاكر باء والدهر الدور اللي فاتني الأول ال ولا العصر اللي فاتني الأول نسيت فساعتها يسقط ال الترتيب يعني ممكن صار العصر وعدي الدور على أساس إن أنت مش فاكر إني في اللي كان الأول دا كان الدور كان الأسبوع الفاتح والعصر من يومين ولا العصر وكان الأسبوع الفاتح من يومين فأصلي ساعتها في القضاء بعد العصر الأول ولا ولا الظهر للعصر الظهر للعصر الأصل كذا يوم فاته والظهر من يومين بس، فيبدأ ينسي في دي لا يسقط عنه الترتيب عند الحنابيلة يعني هم قالوا أنه يجب يقضي الفوائد مرتبة إلا لو نسي ساعتها يقضيها ولو مش مرتبة يبقى يسقط الترتيب وبنسيانه يعني بنسيان يعني هذا الأوقات بتاعت الصروات اللي هو يعني عليه أنه يقضيها وأسقط أيضا بخشية خروجي وقت اختيار الحاضرة يعني وبخشية خروجي وقت اختيار الحاضرة يعني مثلا فات الظهر وتذكر أن صلاة الظهر فاتته عند آخر وقت اختيار لصلاة العصر هل بقى يصلي العصر ولا الظهر في هذا الوقت؟ آه في حالة دي. لو الوقت دمه متاح يصلي الدهور بعدها العصر ونحن لو الوقت خلاص سيخرج وقت الاختيار بتاع الفريدة يبقى يصلي الفريدة بتاعت وقتها العصر للعصر بعدها يصلي الدهور يعني يسقط بقى الترتيب في هذه الحالة لا طوعا في الجماعة تخش الجماعة بالنية اللي بيصلوا بيها هم مثلا في صلاة العصر خشوا في صلاة العصر بنيتهم بعد كال يصلي الدهور الوحد هي هي جماعة أو خروج الوقت لاختيار مش الاضطرار ساعتها بتصالف الفريدة بتاعت الوقت سامع الجماعة او اللي هي اخر وقت الاختيار بقى الفريدة اللي عليك بعدها ولا يشترط في هذه الحال الترتيب لا على المذب ولا على المختار يعني بهذا نكون قد انتهينا يعني من مسائل الوقت كلها وهو يعني الشرط الاول من شروط الصلاة يذكر المؤلف بعد ذلك شرط الثاني الطهارة وطبعا لم يتكلم عنها في المدن كثيرا لأنه طبعا تكلم كثيرا من قبل بابا كاملا ولذلك لما يتكلم في, في شوط الصلاة عن الطهارة كثيرا وانت عارف خلاص الطهارة يعني قال لك الغسل والوضوء والتيمم قال لك كل حاجة فيقول في لك اشترد انك تبقى طاهر بس وخلاص ويكمل مش عدد بقى يفصلها تاني لانه خلاص شرحها في باب الطهارة وهيضك بعد كده ستر العورة واستقبال القبلة والسالس اللي هو النية وطبعا زي ما قلنا اخرنيه دايما في الشروط لان هي المحل بتاعها متاخر طبعا لما تعمل الحاجات دي كلها بتبدا هتصلي فبتنوي بقى مرتبين الشروط بالايه طريق يعني بالترتيب العقلي للأفعال اللي هتفعلها في في الصلاه بس كده كنت هينا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحان الله اللهم الحمد لك اشهد ان لا اله اللہ. استغفرك واتوب اليك